بسم الله الرحمن الرحيم بنای خداي باخشن دو مهربان بنای او خداي کانگاي رحمتو سوزو بزیا ال فلام تن پیت اجل سرتاي هندلا سرتا کني قرآن دهاتون جماري انت سرده پیت نیوی کوی پیت کانی زمانی عربین با سلماندنی ای عجاز و و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا باو پیتانا کتب چی آوا بیوینا دابند بر ردیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنوا با اومبستا بگمان نتوانند هر وحا چندها نهینی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تیانا. هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا ذلك الكتاب لا ريب فيه هو دل للمتقين وقرآنك تبكى هج غمانيش تدانيا كلا لان خداي پروردگار و روانك روا با جبرايل دا با پیغمبر كما اي رينموني و سرچاوي هداية با خدا ناسان و فارس کران كا اوانا فرزکان جواجدکانو لحرام خواند پارزن لروی بيرو باورو کردارو گفتاروا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اواني باوربان بندا وكان دهنن وك خداو فرشتو اواني خواباسي کردونو ايمن ناين بینين هروها نوشاكانيان بطعشي انجام ددنو لو رزقو روز حلالي پیمان بخشون دبخشن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقينون. له <تصفيق> ما انكره أو أنا بورد هنا بوبحمي كبوتو أي محمد دابزن روا بوبحمانش كبوبي عنبراني بيشتو دابزن روا دنيج دبن كروجي دواي بي اش دي تو هر برپاده بيت اولائك على دم ربهم واولائك هم المفلحون اوانا لسر الشارقي هدايتي پروردگار ياننو هر اواني سرفرازو سر فرازو سركتو امانه بنما سر شكاني ايمانو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ براسی وانی کبھی باور بون آگا ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعیهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم چونکه خدا مورینا وبصر دلو یاندا پردی بصری چا یاندا هیناوا نبیر دکنوا نا امادن حق <تصفيق> ب29 و راسه کان نابنا هربویا سزا یچی سخد چا و امانش دسته یک نبی وران که هر خدا خوید ان ناس ومن الناس من يقول آمَنَّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لناو خالتش دا باورمان بخداو بروش قيامة هناو. لراست دا أو أنا الدرودكن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أو نبّ خيال خوان خداو أو كساند خلاتين كبا ورداري راس تقين كشي دجل خوان كسيم بي نا خلاتيد بلام هذ نا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أواناً لذلوا دروني عند النخوش بيباء والري وحسودي وكينها. خداش بسرخصني حق وإيمان دارا او اندتر درديان قرانو كاري قردكاتو سزايشي سختش لدنيا وقيامة داتها ورعيانا بهوي درو كردنو دجاعتين بو إسلام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آوانه کاتیک پیان داوتری توی گناه و توانو خراب کاری متشنن لذت میده. تنها تاکساسی دکه این. آلا، هم المفسدون ولی کلا یشعون. اگر داربن هر آوانه توی خراب داشتن، بلام به هویلوت برزی و درد داریانو و هستی پیاک کن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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا هەموو خەلکە بێ ف و شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون. كاتي شيء دور وكان دكان بواني باور ين هنا ودالن. أما إيمان دارينو باور مان هنا وا. كاتك بتن النوا نوى لا الشيطان الجوروف في دالن. براس تيما لقى يوين. بيجمان. أما تنهى قالت أنا بده بان راد بيرين. الله يستهزئ بهم ويمقتهم في طغيانهم يعمهون برام خياليان خاوا چون كه خدا سزاي غلطجاريكيان لذا سنتو دان كاتى پندو غلطجار او جاريه بر الله كردن تا شهران ملبينو دريجه بقم ري خوان بدن اوله الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ما بونو هداية نبون مثلهم كمثل الذي ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آنا و کسی جواه آجرک دب جرسی نت با سودی خوی و هورکانی کسی کاته جهل جرساو دور باری خوی خدا رونا شکاین لبکو جنتو لتاندهات هر چی داد زان به حال تو هیچ ترس کای یک نبینو ره در ناکم آنا کر ولادو شیرن لاست حق و راستی داو ناشقر نوابوسر هداية او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا خدوانان و کسانی که بدزبانی چی لیز ما و جیریان خورد باد، که پلهوری تاریک و هورتریش قو برuscهیه باد، لتاودن جی برuscه مردن، خداش جمعری کافرانی داده، بران که قرآن و برuscه کان دور و کنه، که حسب بس نی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 خرید کتیشی بررس که کابینایی تاین برد، هرکاتی اکبر پیان روشند که توضّران، هرکاتیش که کنماو تاریک بولیان دصلمانو حل وسته خو اگر خدا بیستای بیستنو بنا یانی دناود برد، برازتی خدا دصلاتی بسر هموشک ده هی. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خلطينا پروردگاري خوتان بپرستان او ذاتيك ايو پيشيناني اي وشي بدي هناوا بووي ربازي خدا ناسي و تقواو پاريسكاري بگر نبر الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون رهوزاته زوی کرد بفرش و بفرشو جگای نشته جابون و جیان بوتان اسمنی وکو سقف یک بسرتانه و راجیر کردوا لا اسمان و اوی بوباراندون جابهوی و و و فی نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين جا اگر اولدو دلدان لم قرآن پيروزهيا كدامان بزاندوا بوبند خمان محمد اگر بوتا اندکریت ایوش هول بدن صورت چیوک او بهانم هاو فیمانو هاو کاراکانستان جگل خدا بو او مبسط بکن اگر ایوا راست کن الا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين خو غارناتان تواني و هرجيس ناش توانن كواتا باور بهنه خوتان بپاريزن لو اگري سوتمنيكي خلچيو بردا و رو خداننا سان اما ذكروا وبشر الذين امنوا وعملوا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أَزْوَاجٌ مطهرة وهم فيها خالدون أي غنبر مجدب دبواني كبا وريان هنا وو كارو كردو تاكاكانيان انجام داوا بوي باخاكاني بهشت كتن دها روبار بجرد رختو بناو باخاكاني دا درواد براسي بوين آماده هر كاته قلمي وو برهمي چي او باخانيان بوده هنن دلين استال لوتان هنا تاوه قلمو پشخوارد من هر دي هنو لأكتريج دهتن لرنگو روالد دا برام لتا موبون دا زور جاوازن هر وه لهدا هاوسرانی پاکوبې ګردیان بو آمدکروا او بخته ورانه جیانی همیشیو نبراولوبه شد د بناصر ان الله براستی خدا باشینی و نانگ هر نمونهک به هن تو آب میشولی لبش بتوکتر بید یا گورتر جوانی ایمان و باوریان او تاک دزانن امن نمونه راست او لالان پروتگاریانوا او عناشی کافر و بی خدا ما بستی تیبو لمنمونه دا خدا ی گورج دفر میاد زور چی پی گمراد دکاتو زور چی تری چی پی هدایت بلام ديارة جغل لارو ويرو يا خيوتاوان باران كسي تر قمرا ناكات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولاد سيرون اواني بيماني خدا كلى روي فترته سرشت بها مكاني خدا وهلانا كد بيت خدا ناس بن هل دو شانو بيروي ناكن لدوي بهزوب توبوني او بيوان دي ناش دبسينن ك خدا فرماني گاندني داوا لازويشدا تاوانو خراپ دچنن ا اوانه خويا ان زر مردو خسارت مندن كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم دممە يی توكم توممە يحیكم توممە إلي تجاون خڵچینە تۆن بێ بڕوا دەبن بە خوددا لە کاتێکدا ئێوە بێرج خدا درستي کردوون و جی بەبەرداکردن پاشان دەتان مرێنێت و دوای زیندوتان دەکاتەوە ئەوسا هەر بۆ لای ئەویش دەبرێنەوە الذي خاەقاراكمم في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم باشان وستي اسمان درز بكد بويا بحوتين بدي به مشتك زناو اقدر و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من ي يسود فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون اي محمد باسي بكا لديرين زمان دا پروردگار د بفرشتکان براستي براستی مندا مید لزویدا زین دابنم بو اودان یودین داری فریشتکان و تیان، آیا کسی چی تیده دکیتا دینشین که خراب توانی تاوانی تیده بچنه تو خوین ریجی تیده انجام بداد؟ لکه تیگ ده ایم تسبیحات و سپاس و دکینو قدر و ریزی تو تاگ دزانینو با دورد دگرین لوشتان شایستی تونین، لولامیان ده خدا دفرموه، بگمان اوائی ایوانای زانن من دیزانم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین انجا آدمی درست کرد ويستي توانا يولي هاتوي بفرشتكان رون بكاتوا ناوي هرشيبي ويستي دور برهيا فيري كرد لو ودوا بفرشتكان يرانواندو بيفرمون ادي اي واناوي امشتانم فيبلن اگر راز دكنو توانا اي اودان كردنوي زويتان هي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ارشته كانوتيان باچوبيا گارديو استايش هر شايستي تويا امهزانس تكمانيا تنها اودسان كتوفيرد كردوين براسي تو پروردگاريجي زانا و دانايت قال يا ادم ان بيهم السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أوسا خدا فرموه أي آدم آدي تو بكبنا وكانيان جاكاتك آدم حوالينا وكاني پيدان خدا فرموه أي پيم نوت براستي من خوم آغادار بنهين ياسمانا كان وزبي در و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابن اسا ابا واستكبر وكان من الكافرين كاتج بفرشتکان مان و تسوجد برن بو ادم سجدی رزو بفرمان خدا و کوروگهف سجدیان برد تجا ابلیس نبت کسر پیچی کردو خوي بگور زانی و خستار خستر كانوا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين إن أي آدم خطوها وسرد جيان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 الشيطان فرصتي لحنانو لخشتي بردن ويليه کردن لبرو بومي درخت قدق كراوك بخونو لوشوه نخوشو پر لنازو نعمتا بدر کردنیدن او سابه منوتن مادام سرپیچیتان کرد ایتر لراجتان نابتوا دابد دابز نخوار و با سرزوی جالبه هندیکتان دجمنی هندیکتانن شيطان دجمنی اوهو بردوام حولده دجمنیتی لنوانتان دا برپا بکاد تاماو یی چی یاری کراو نشته زاد بن لزویداو لناز نعمتکانی سود ورده گرنو بهر ورده بن من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم پس آدم نلان پروردگاری و تنوشون زایشی ورگرد، بدلو با کل پرایوا خدای مهربانج نزایک ورگرتولی خوشبو، چونکه براسی تنها او ذاتی کی از مهربانو توبه ورگر. قل نهبط منها جمعاء، فا اما یتیم نکم منی تبع هداي، فما زنون بن جاوت مان هموتان د ب ا وزن بو لالان منو رن ماي تان بو هات حركه رن ماي من بكويت اوا نترسو ب ميان لسردبيت نغم جينو ضل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وايا يا اي نوي اسرائيل نوي حزرتي يعقوب يادنازو نازو نعمتي من بكنوى كبسرتان دار جان دومو بوفاو بامكبنو بيمان كم جبزبكن كايمانو كردوي تاكو باور كردن بهمو بيا غمبان اوسا أو منيش بيماني خوم بجدهنم هينم كزين شين كردنتان لدنيا داو بهشتي برين لقيام با باترسو بيمتان تنهالمن هبت تا آسو دي الرهاتان ببخشم وامنو بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون إيمان <تصفيق> لم يكن هناك مرة أخرى لأجياتي مرة أخرى لأنه يكون هناك مرة أخرى لأنه يكون هناك مرة أخرى في الدنيا تنهى لمن بترسنه خوطان الخشم من الباريز وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ نكن راسي وبطال حقونا حق بيكو بآلن حق مشارنوا درو ادام بوشن بالرأس لكاتيك دا خوشتان حقو راسي دزانن كامية واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وابكعوا مع الراكعين نوزاكتان بساكي انزام بدن بدروش مكانيان وزكاتيش بدن لغا الكرنوش بران دا ببن بو پروردگارتان أتأمرون الناس بالذر و تنسون أنفسكم و أنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون كي او الراستا فرماني تاكا بدن وخوتان فراموش بکن. لكاتكدا خو اي واكتبي خلى تورات دخون نوا دزانن سزاي گفتاري به رفتار چونه جاايا جريتان ريتان لناغرت لو هلوسنا شرينا واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها ا هو لبدن با رام گرتنو نیویشکردن بو گیشتن با امانت براسین نیویش ارکھیچی گورو گران مگر لسرو کسانی ک بخوش وستی و سوزوا خودا پرستی انجام دادن و با وریدا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وانايد الزانن بأغمان بدداري پروردگاريان شاد دبنو باوري بتويان هيا كبولاي اودا کرنوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اينوي اسرائيل يَا دِي نَاز و نعمتكانم بكنا وكرشتوما بسرتانده بيَغمال من گرنجي زورم پيداونو ناز و نعمتي زورم پيداونو لا خوارد نو خوارد نوا لا معجزة جوارو جور لا تعرف سر كدنية كشكا نيا من زيادة يوم داو بسر هموخالش دا هل بتا لا سرد مي خويا داو أواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي بيا غمبارانو بياو تاكان. وتقوم اللاتجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يؤخذ منها عدل. صارون قطن ببرزنت لا روجي كك سفريا كزنا كيتو كس هيتشي لا دزنايتو تكاكاري كسي جورناجيريتو بارمتو غورانكاري تدا انجام نادريتو او كساناي خد اناسن يارمتي نادرنو سرنا اخرن واذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم بيري نعمتي بونشتان بكناوة كاتيغ رزقار ماان كردن لدست دارو دستي فرعون كخراب ترين سزاو آزاريان كورا كان تانيان سردبرينو افلتا كان تانيان دهشتوا بو كار كريو خزمت اوش بو ايواتو شهاتو تاقي کرنويشي گوربو بوتان للايان پروردگارتانوا تا پشت بوزاتو بسنو برويتواوتان پيهب وإذ ترقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون يادي او نعمه بك نوكل بر و الدريه كمان لتكرت ان جا الرزكارمان كردن دارو دسي فرعون ما نغرو كرد لكاتكدا و بتشاوي خوتن بيني تنو تمشاتان د وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون يا ديهو نعمته بكنا وكاتيك تل شو ودمان دانا ابو موسى بو بارانو بنزا فشان جيرككتان كرد خداتان بيغمان اي وستم كاربون ثم معذونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فَاشَاءَ لَوْهُمُ حَلَانَتًا خُشْبُينَ بِأُبَيِّ سَپَازُ غُزَارِيبَ كَمْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى أو بخشي هداية راي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا وكا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ كروي الْعِجْلَ فَتُوبُوا روامان بَارِئِكُمْ موسى قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم, فتوبوا إلى بارئكم سيكون ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ياد يو نعمة بكنا وكاته موسى بقومهوزي خويود أي قومهوزكم براستيه وبوجوه ركا برستيه ستمتان لخوتان كردوا داي وبولاي بديه توببكنو إنزا خوتان بکوجن. بتوان توان بار بکشد. او باشتر بودند، زنک توانکتان زورگوریا، پاشان، اویش، واتا خدا دوایلناو بردنی هندی اگر توان بارند، تو بی ورگرت لوانی مابون. لر تنها او زاتا اتغار، تو بورگرو بررحمو دلو فانا. قلتم يا موسى نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يادي أمنعه بكنا وكوثان أي موسى هرجيز با ورت بيناهين تاكو با اشكراو بتاوي خمان خدا ن بينين ايتر يكسر هورا بروسكا كليدان لكاتك داك تماشات هاندكردو بدورو بري خوتان دا رواني بسر سامي وبيرتان دكردو passages in دومان كردنا وجانمان پی وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن كل من طیبات ما رزقناكم وما هر وحال نازو نعمت کانی خدا بوتان اویا ایمه هورمان بو با کردن بسیبرو گزو من با باراندنو پلوری شلاق من با ناردن دبخون لو رسقو روز یچاکان ای که پیمان بخشیون بلام لبربی دینیو ستمیان طول من لیسندن جاوه نبید اوان ستمیان لئیمه کرد بید بلکو هر ستمیان لخویانده کرد وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغبر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يعد يوم نعمة بكنا وكاتي قطمان بصنع امشاره وكا قدسه ده هر تي حزيليه ده كن له و خوشي بي خون لدروازي شارك برزو كرنوشي پيزاني نوا بصنع جورو وبلين خدايا لتاوانکان من ببورا او كاته امش لحلو تاوانکان تان دبورين اما بعدها شتى ساككارا لا أين دا زور بزيادة وتدينوا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تی اوانه استمیان کردبو یکسر گفتاره که ان گوری بشتیک بیسگلوی پین و و تا بلود برز و تون جورو جائمج لا اسمانه واس زایکمان دا بزاند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوئی لفرمانی خدا در فقل نضرب بعصا الحجر فان فجرت منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ديوني عم بكنا وكاتك موسى بو قومه جلكي خوي دعوى باريني باراني كرد امشي معنود بغوت سانك اد بدا بتا شبرد كدا جا هركا اوكاري انجامدا بردك ادوان زكان ليه القلا بيغمان هر هوزك تشاوي خوي ناسي انزابي منوتن دبخونو بخونوا لرسكو روزي وبخششي خدا تاوانو خراپ مكان لسر زويده لكاتكدا كبات سان دني توي خراپ وخريكن اصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال صرًا فإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ یادیونی عم تبکن و کاتک بموساتان ود امه هرجیز لصیک جور خوراک آقرا نگرینو بتنها جور خوار دمنی رازینین لبرعو دوا لبروردگرد بکه لرزق و روزیو بر ابومی زبیمان با برهم بهنده لروچی پا قلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز مسابی وتن با شتون اوجشی کمو کم باشتر دا دابزن بوشارک بیابانی سینا بجېبهلن انځبرستی اوې دا وای دکند داستان دکويټ جابه هو یو بیروبه ورو بیانو ګرتنو لاساری یا نو سوچي او رسوا یو لاتې زبوني داو شاینی خشم او قینی خداجبون چونکه اوان براسي با او ریان نه دکړباله تکانی خداو پیغمبرکان یان بنا حق دکشت او جبه هو روسو یانو لا اخيبون نا فرمانيده همن شد دري استجبر دواما لسر برنامي باب بابيراني خوان ناسيان إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيغمان اوان باوريان هنا لا امتي محمد اوانشي بونا تزولك شوين كوتير راستقيني موسان داودن دا دا جا دا وإذ أخذنا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم یادیونی عمتاش بکن و کاتک پیمانمان لیورگرتن کا پی روي تورات بکنو، تورمان برا سرتان و راگرتو پیمانوتن، آو برنامهای پیمان داون بتون دی بگرن، اجینا امتیاد دين بسرتان دا. همیشه بالبیرتن بید، چی تدايو، چی تن لی دخوازد، با اوی ل خدا ترسو پارس فهو لكم من الخاسرين كسيپاجوانا همو روتان ورسر خان للربازي خدا پيمانكتان اشكان اوكاتا اگر بزيو يارمتو فضل خدا نبو ايلا سرتان اودتونا الريزي خسارت ماندانا ولا قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قردة خاسين سوين بخدا بغمان زانوتان و آقادار انتیمان بسر اوانتان دا هنه روجان شمه دا زرجان دا کردو لس نور دردتون لبر اوه بريار من داو وطمان ببنام ميمون دور خراول لرحمت خدا بريار بو جولککان شارك قراخ دریا الیا روجان شما ترخان بکن بو خدا پرستی و راو ماسی تدانکن دیاره ماسی کانش هستین باو کردوا بویا لو روجه دا خوان نواندوا جولکش بس زور بتماعن فيلك اويش الرجي دا رجي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين اینجا او به میمون کردمان جرّاب پند و هاو ترخی رضا و بو آوانش لدوای آن دن هر وها کردمان بو خدا ناسو پارس کردم. و قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره. قال آدمیان عمدتاً کنواکاتیج موسیا بقیه مکی بود. خدا فرمان تن پیاده داد سرببرن. کاتج یه چی چند لیکوچربو، بکوچکش لای زور بیان ندیاربو. هانا و هاواریم بردبو موسیا و تیان. آیا دمان کیت گال تزاری خود؟ موسیا و تی پنادگرم با خدا بتمریزی نفامانو ذو تيان جاكوا يا لپروردگار دا واب کبو مان رنب کا توا او مانگا کامه مساوتي براستی خدا ده فرموييت او مانغا بلکو ميا نصاله يترو اند قولي مكن ولسر مر سفرمان کتام پيدرا و جيب جيب كن قالو دعونا لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء سُرُ النَّاظِرِينَ تسيوتيان لا باروردغار الداوا بكبزانين الرنجسونا موساوتي بيغمان خدا دفرميوت او مانغايا مانغايا شي الرنج زرديتوخه تما شاكراني دالخوج دكات قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وان ان شا شهرتيان لفروردگار الدعوه بكتابه تواوي بمانرون بكتاوا بزانين كاميا تنكبراستي امكا جالاسري لي تكداو نو رنجي زوربيان لا يقدر تشد او مانغا يمان بونادو زريتاوا براسي اما اجر خدا وستي لسربيت رينمو يوردا جرين قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الح مسلمة لاشيت فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون مساوتي <تصفيق> براستي براثت خدا دفرمت اولا ما نقاية هشتا رانه انراوه زوية بشياليتو جود بكات او ديري کشتو كاليج ناكات بيعيبو يك رنگو هيتس بلايه چتدانيا او ساوتين ايستا اتر حوالي راستقينت پيداين ایت در دوای هولوکوست یه چیز ضرر بدستیم هناآو سریم بری هر تن دا خریج بو او کارج دي نعمتي اشكرابوني بكشكب كنوا چون كات كسكتان كشتو يكسر اجا ولني وان تاندا بربابو خداش اويده انشار دوادير دخستو اشكراي كرد كابوكا تشي اقل نضربوه انجا وتمان با پارتیگ لو مانگا سربرا وبدن بلا شی کچرا و کدای دیار به یوستی خدا وقت معجزه کچرا و کزندوب وتو او راستی بکچه کی خوی وتو جا آبوشی وی با آسانی خدا مردوان زندود کات وتو دصلاتی خوی تن نشان داد بوی تیبگانو جیر بن.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 شان د جواد ان يؤمنوا لكم وقد كان منهم يسمعون كلام الله وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آيَا إِوَا أَيْجْرُي بتومانو امیدوارن که جولا کی ایمانو باور بههنن بقای نکی ایوا، لکاتک داد بیگمان دستیج لشار زاکانیان گفتهاری خدايان بیست لا توراد د، لواودواد دسکاریان دکرد، دوای آویکا تیجیش تو نو دان زانی راستی کی کامه. و اذل الذين آمنوا قالوا آمننا لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليوحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لما دينة جولك كان هر كاتك توشي إمان داران دهاتن دهان قد امش إمان من هنا ومسلمان بوين بلام كاتك پيكا وكود بونا وغلبنا وزانا ودرقكانيان بيكترين دهان قد او بو ایوا او شتان بوباز ده کن که خدا بو ای وی لته باز کردوا در باره پیغمبراتی محمد صلی الله علیه و سلم تا و بیکن بلگب سرتان و لای آیا ایوا عقلتان بو زورشتانا ناش چتو ناخنکار او لا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون ایا اوانه نزانن که خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکره دکن لگفتارو کردارو نیتیان و منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یضنون هنده لو جولکانه نشار زاو نخوین و دزان کتبی تورات بیجگل چن آوات و هیوائک هیچی ترنید اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خوین وادا زنن بهشتیان با خوین مساگر کردوان فویل للذین یکتبون الكتاب با ایدی ابوك اساني اكتي ابد نسن بدستي خيانو تا كمك لما لي دنيا بدز بهنن جا ويلبو او دستو قلماني كشتوادن سنو ويلبو او كصاني ككصابتي اوا ان جامدتن وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا جلک کندلن تن دجن اهبار بین تن ها تن راجشی کم ندوز زخ دادمینی نوا پیان بلی باش ای و پیمان تن له خدا ورگرت وا تا هر چیز خدا ی جور پیمانش چنین کرد یا هر دتان وید شتیک بلن بدم خدا و که هیچ بناغه چینی او هر بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نخروانيه أو كسيجناه توانا جنباته توانا كاني هم ولا يشيد بجريد اش كرو نادياري أو جوارك سانا نشتزى اجري دو زخنو بهمي شيء تعداد من نوا لا هر نتوهو هوزو تيرو تايفه يقبن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او كسانشي باوريان هنوهو كارو کردو وچاقا انجام ددن هر اوانن نشتجي بهاشنو تيدا جياني حتا حتايدا ونسر لا هر چينو تويجو رغز يقبن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 دادیونی عمت هب کن و کاتک پیمان من ور گردلان و اسرائیل کات جگل خودا کسی تر نپرسنو لگل دایکوبا وگدا شک کربن هر وها لگل خزمانو هتیوانو هجارانیجداو گفتاری چاکو جوان روب خالشیبلن هر وها نوجکان انجام بدنو زکاتش بدن پس انشا ایوا لذیاتی جور ریالی بیش تان تیکرد جگل لو همو آموجاری بسودانه رو ورده خیل وَإِذْ when we took your orders, don't وَلَا تُخْرِجُونَ your مِنْ and ثُمَّ give up تَشْهَدُونَ يا ديون نعمه تبكن وكاتك بيمن ماند ايوا ورغت كايترخوين يكتربنا حق نرجنو يكتر لمالو حالي ختان در بدر نكن باشان برياريشتان لسر اوداو لكاتك دا خوشتان شايتي لسر امددن ثم انتم ها تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا اووانا اما جابو د لوکانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریچی یک تر کوشتنن دسته لا خصماني خوتان لمالو حالي خويان در بدر دکن پشتي یک تر د گرندجبا دسته یکتان بتاوانو اگر کسييا قربديلي دسته دجمن بكوتنايا او ايوا فديته بوددانو آزاد آزادتان دکردن لحالك ده دربادر کردنكيان لسرتان حراما كوابو تون دباد باورتان ببشي چي تورات هبتو ببشي چي تري باورتان نباد آیا پاداشتی اوتان كا او كار دکاد جگل سرشو روسو چي نباد لجيان دنیا ده هتی ترهاية لروش قیامتش ده درن رنو و سزا خوداش با آگانیا لو كاراني كا او انجام دادن اولائي اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أو أنا أوانا كجاني دنياان يا جوري ويانتو بجاني بهشتوا دوار روش لبرأوى سزاين لسر كم ناكريتو أو أنا هرجي زيار متينادرنو سرنا خرين.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 ذبتم وفريقا تنتقلون سوين بيت بگمان امتو راتمان بخشی بموسا بردوام دوای اوی شپی گمبران مان روانا کردو بایسای کریم مریم بالگونی شاناو معجزه جوراو جورمان بخشی اربها پیش جیری کرد با فرشته جبرائیل ايا چون دبد حرکت یک پیغمبر یکمان روانه کرد بیت بر مملق الارز وكان يود ان كن جابيد ختان وو لوتان برسكر دوتهو برواتن هناوا اساد استيكتان برنامج خداتان بدروزاني وو هند ششتان پیغمبران تندكو قالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم جلک کانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دلکان ما داخلوا، لا گفتاری تو تناغین، نخیر وانیا، اوانه خوان فرینی لکردون بهوی کفر و خوان کوابو با کمشد بروده کم. ولما جاهم کتابم من عدالله مصدق لی معهم مصدق لی معهم و يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين كتير <تصفيق> لين خدأ واكتبك قرآن هاد بيان كا أو كتبني أوان إيش بسندكاتو براسي دزانت أوان بيشرد داوي سركوتنو زال بونيان بس الأوان وربون لا خدا دكاد بهوي شويان كوتنيان بوب يجمعبر كثيراً كثيراً وفي أغنبريان بهاد كثيراً وفي الناس برواياً بينا كثيراً كواتبا نفرين لعنتي خدا لسر كافران بيت بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله لکانه خویان باشته چین ناپسند فروشت حال وسیه چین نادرستیان نواند کاته کافر بو قرآنی خدا ناردویتی لحسودیو سرکشیده رخنیان قرتوتیان بو تی خدا ی جورا درجای فضل او لای رحمت دکات و لا هرکسیک بیا ود اوسا يتردوتاري ياك لا دوايشي رقو خشمي خدابن چونكا وانا بالتنها كافر بوبن با محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن قران بلكو كافر بون با موسا وتوراتش كوتني محمد يان لدكاتو بو كافرو خوانناسان سزا يشي الرسوا كرامادي وإذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا قالو قالو کتابی اندو ترید باور بههنن باوی کل خدا و روانکرا و دلین امتنه باورمان باویه کبو امت روانکراو باور نهنن به موآونی کد وای تورات هاتو و کو انجیل و هرو قرآن حقو راستی و برز دنری توراتی آوانی شه پیان بل ایکوتها بوتی پیشتر پیغمبر کانی خوات هند اگر ایوا امت دارن با تورات. موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بخدا موسى معجزه زوري كتي تور پرست أخذنا 119. سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس یادیان بین روا او سردمی که پیمان من لیورگرت نو چه ویتور من بسارد برز کرده وو فرمان من پیادان اوی پیمان بخشی ون لتوارد بطن دی جوی بیز بالام بکرده و کردو یا خیبو نو جوی رکپرستی لد دلو درونی اندار بهوی بیبا وریان وه پیان بله ایمانکتان شتی نارواتان پیادکات اگر ایوا ایمان با با پیران تن جره که پرستو پیغمبر کوج ا وش سر سخت و باور قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ای محمد پیان بل اگر رازدك ورتان وايا كمالي او دنيا بهشت لاي خواه تاي بد من دب ايوه نك خلشتر دعواتي مردن بخواهزن اگر تا زو او بهشت يتمنى بل ام وانا هرجيز بهي الرفتان ندرس 10 اشهرين نفضل ينو اواتي مرغنا خوازن خداش تاك اغا در الحال استمكاران ولتجدنهم احرصا الناس على ص بما يعملون قل من كان عدو فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدا ومشرا للمؤمنين أي محمد بأن بلي هركسيك دجمني زبرايل باب زانتكا هر او جبرايل بفرماني خدا او قرآن اي دابازان دوتا سردلت كا كتابا پشوكا براس دادانيتو رين مويتا كدكاتو مجد بخششا با ايمان داران کسای دشمن بیاد خدا و فرشته و پیغمبر کانی، بتايد جبريل و میکايل و با بزاني تو دلني بيت كه خداي جورا دشمني كافرو بيا باور ب خدا اما بچمان شانو آیتی رونمان بتواند اي محمد کسب باوری پی لق نابد جگل درون نخوش یا خب او كل ما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. او بههر جارق پیمانشان بسته بود لگل خدا و پی غمبار و مسلمانان دا خیره دسته یشان پیمان قدري إيمان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نب تجيش كا بغمبريتشان للاين خدا و وبوهات مبس حزرتي محمد صلى الله عليه وسلم لقل أوجدا كا بشجيري لراسي توراد دكات دستيق لا خوان كتيبا كان جولا كان كتيبي خدايا پشجويا خستو خويا لجير كرت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 122. وشراه ما له في الآخرة من خلاقا ولبئس ما شروا به أنفسه دولاک کان واسیا نکتی خدا تورات هناآو شوینی اوکوتن کا شیتانا کان دان خوانده وا دربارهای دسلاط و حکومتی سلیمان آسکرای کا هرجی سلیمان کافر نبوا بلکو شیتانا کان کافر بونو خالشان فی سحر جادو دکرد هروهام مردمیان فیری او دکرد که هاروت وماروت ماروت كادو کادو لبابل ما بستی شانتیا گندنی خالشیبو لاسحر و جادو اوانیش کسیان فیاری هیچ تیگ نده کرد تا پیان نو تا امکار ایمه با و خود کافر افرمکه کسی هندگ هر کلیان نده و لو فرشتان و اشتیوه فیار دابون که جنو مردی پی لیک جدا بکن هرچنده او جادو ناتوان هیچ زیانک با مگر ویستی خدایی لسر بید او خلکه سرگردانه همیشه فیاری شتیگ دابن که زیانین لیده دو بگمان دشزانن اوي کالاي واي كريبيتو اشتوا فيرب بيد لو دنيا هيچ بهريه چي دزنا کوي برستي اوشتي اون خوين پي فروشتو کوتون ته داوي وبشتي چ زور ناپسنده اگر بزانن او ته بغان چونکه سحرو جادو تاوا زكار يوكاريشي نا درستا اغر براسي وجولا كان ايمان وباوريان بهنايو خوين باراس بوايو جوان كاربونايا او ابادشت شانلان خداي غورو كتاكترو بفر تربودز دكود اگر بيان زانيايا بيرو هوشان بكرب هنايا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا منی باورتن هناآ و مالن راینا. چون کلاس منی ابریده و تاکنها شرینبو توانجو پلار بکاردت. بالکو بلند سایر رؤسیرمان بکو، بتعصیب فرمان لجوابگرند. تونکه بو کافرو بی باوران، سزايشی به ايشمان آمده کردو، بتعبد آوانی قالت مقدسات دکن. ما يودد الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي نزل عليكم من خير من ربكم والله تصو برحمته من يشاء والله الفضل العظيم تأوانيك <تصفيق> كافرن لخاوان كتب اسمانيكان تمشريكو ها والقران للان پروردگارتان و خير و بركتك بوتانو روتان تبكات لقى وجدا خذا رحمتي خوي طيبت دكات بهر كسك بيتو شاي استبد هر خداش خاوني فضلو بخششي غوريه ما نسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان اتيك بصري نوا يان بخين بار دوخي فراموشي و بيج جوي بخين تاكتر لو يا وياني او دهينا رو ما قرنت زاني وك خداد صلاتي بسر هاموش تك دها تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم اي محمد ام ان رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواس السبيل اخو اي واش ثاني مد اخوازي قورونا قولا لا بيغم محمد بكن هر وكاتي خوي دا اخوازي لموساكرا جا هر كسق ايمانو با رب قورتو وبكفر وبيغمان الربازي الراس تدرستي ونكردو والد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار حسدا من انفسهم أسدم من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله زوج لخوان کتاب کن و تخوازن ناپاچی خویان اگر بیام بکرد بتن جرن و ریزی به باوران اما جلوی حق و راستیان بتوانی با رون بتوه بلامع وهر ببورنو لان مگرنو تا پوشان لپ تا خدا کاری خوی انجام داد تو ویستی خوی بيقمان خدا دا صلاتي بصر هموش تيك دا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بتعی ایمان دارن نه جکان تان انجام بدن و زکاتش بدن بخوان مافکانو دل نیابن که هر بو خوتنی دکن لعی خدا بزر نابیتو دستان دکویتو تون ک خدا بیناو با آجای بو کارو کردوانی کا انجامید دن. و قالو من كان هودن یا نصارا تلك امانی کو گاو را کندلن هر چیز که ناته بهش گاور جا او آواتو خیالی خویانا توش ای محمد پیان بله اگر رازگون بلگتان نسر مقصیا بهن نمیدانو اگر ایوب او مسلمانانش بهش تین تون که با وریان بلا من اسلم وجهه لی الله محسن فله اجره وعند ولن ولا ان عليهم من اجل ان تتخذوا هركز براسي خوي بدات من اجل ان تتخذوا من مسلمان بيت أو هذا شيخي لا يبردغاري دز دکویتو نترسیان دبیتو نغمو پجارا دا یاندگرت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك که دلن جاور کان لسرهیت بنام و راستی اجنین جاور کانش دلن جو لکر لسرهیت بنام و راستی اجنین لکاتک دا آواناک تبی توراتو انجیلیش دخوی نوا لابد پرستانی عرب هرواض دلن بروان بقای نی اسلامو آوانج خداش للروجي قيامه دد جاي نيواني عندكاد لوي كناكو ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولا شیل و تاوان برتر روستم خدا قدر قدر کرد. لواي نابي پيروزي، آوي باسي عيني آوي تيدا بکريتو. هول بدات به ويران كردن يان. آوانا بوياني بس نمزجو تکان او مگر ترسي خداان لذظابد. تنها سوي و رسوائي باش يانا لدنيا داو، لقيامتي جدا سازي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم روجالاتو روجاوا وهم لا يكهر خدا خاونيتي جاروبكنهر لايك خدا لو جاي اگاي لتانا براسي خدا فراوان جيرو زانايا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل لفوق اوروبت پرستان ظلين خدام ندالي بو خيدانا و فراهمي هناوا لكاتكدا خدا بي ويستي بكزنيا نخيروانيا بيگمان هرشي لاسمان كانو زويدا هيا هر خوي خاونيتيو هر همشان ملكتو فرمان برداري او وزاته بدي هنري اسمان كانوا الزاويه بجوان ترينشوا جاء حركات برياري هاشتاق بدات تنها اونديبسا كفرماني بون يا بيشاتني بدات اترخرا اوشتا يا اوكارا دبيتو انجام ددريت وقال الذين لا يعلمون لولا يكن تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون دعواني نفهم و قد بو خدا لقل اما قفتو ناكد يا معجزة و نشانة اكما نبو نايت باسا كساني تريش بيش امان همانش داود امان دل اكان يان تون يكا وليك داتت شوازي در برينيان بیګومان اما تندها ها بالغ او نشانه عشق او رونمان دیارې کړدوه وو او خوازنو بشوین حقیقت دګرن ان ارسلناک بن حق بشیر و ولا تسال عن اصحاب الجحيم براستی، ای محمد، اما تو من هر راهی لگال حق و راست قی نکند، روان کردو تا مجذ در بید به ایمان دارانو ترسی نربید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتّى تتبع ملته هر جيز زولكو غوركان لتو اي محمد اي ايمان دار رازي نابن حتى بتواوي شوين آينو برنامهان نكويت پيان بله براستي هر برنامه خدا آيني اسلام شاي سي اوه كهمو لايك من شويني بكوين هدايتي الراستو دروست هر لاي اوه خو اگر شویان اعز وکانی اوان بکویت پاش او ای زان یاری او زان ست پیګیشتوا او بزان کللان خدا وا هیچ سرپرشت یاری بیارمت یک دزنا کوویت الیدین اتیناهم الکتاب یتلوونه حق تلاوته اولائک یؤمنون به ومن یصد به فاولائک هم الخاسرون دسته گلوانی کتاب مان پی بخشیون قران بتاچیو به وردی دوري دکنوا او انا با وريان پی هيو با وري پی دهنن بلهم اوي برواي پی نبيت مندو zarar manda kana يا بني اسرائيل اذكرون نعمتي التي انمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اينوي اسرائيل يا دي اوناذ نعمتنا بك دار جاندومو من كاتخوي الريزي ا ومدا بوبسرهمو دانشتواني ام جهاندان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه كانو بارازن لا روجيك كازل زياتي كاستولو باداج ناداتو بهيت شيوي كاسفريا كازناكويت كازبارمتي لورناجيريتو تكاو بارا نوي كازبو كسانيتر سودي نابيت يا اخي واستامكارانيش سركوتو نابنو سرناخرن وايدي بنتالا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال ومن ذريتي لا ينال عهد الظالمين <تصفيق> يادي إبراهيم. فرمانو زور بزواني كالهمو دا فرموي من كار بيروزا بهره نبن خدا فرموی پیام بي واذ جعل للبيت مثابة للناس وامنو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ایدی اوج بکن واتون آم‌معلومان کعبه کرده جای کوبرنا وی خالچی کابو پریه منی و آسایش و آسودی و لوا به یک بگن دایوش خالچینا مقامی ابراهیم کشونی تایبتی خدا پرستی او بو بیکن جای خدا پرستی و إنجا فرمان من داب إبراهيم وإسماعيل كا أو ما لم خاون بكنا ولا تقلي ما ديو معنوي بو بدور داد دا توافد وطواف دكنو تيدا دمين اعتكاف دكن هروها بو كرنوج برانو سجد بران وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرى یادی آو بکنوا کاتک ابراهیم دعای کردوتی پارورد گاره دور بري اما علتب جار بشاري پرلا آسایشو رزق روزي هم زور ببخشه بدانش تواني بتايد بتواني باور دان با خداي جور ولا مديا وكدعات كدوعات جرايو فرموي بلاهم آوشي كافر بيبشينا كم لبرها مناز نعمتي كم تمني ام دنيايا لو جوى سزاي اغري دكم كسر واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بياد فرورد غارة أم كارمان لأور بغير و لريزي تاكا كان ماندا تو ماريبكا تنك براسي تو خدايه چي زور بي ربنا وجعلنا مسلمين لك و من دريةنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فرورد هر دوكمان والبكا تنها فرمان بردار و ملکتي لنا لنوکانش من امتي چي مسلمانو فرمان بردار بو خود فراهم بهنو تونيتي ربازي بندائتي من فر بكو نشان من بدا توبو و پشماني من لور بگرا بگو من تو خدای چی زار تو باورگرو مهربان و دلوانید ربنا و بعث فيهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب والحكمت و یزکیهم ور دغارا بو او خلقه کلا این د د دین پیغمبریک لخویان روان بک تا ایت تویان بسرد بخوینه توو فیریک تیبه پیرو زکیتو و تا قران و بکات تا درو درونیان لجنگو کردویان دروشتینا پسند پاک بکات هو براستی هرتو خدای چی بالا د ستو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اياتشيل ايني ابراهيم بيشتالداكات لم لو اذ قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين كاتر بيوت فرمان اوش تسليمي باوري بتوم ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتوا إلا وانتم مسلمون ابراهيم يعقوب ام وسيتان كرتبو كركان وكانيان هرياغلوان فرمويتي رولا براسي خدا هر ام ممرن شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون أسماء عيلة وإسحاق إلى هوى واحد ونحن له مسلمون. آية واجد لك وجوران كبار رب محمد خشتان خوشتان بشوين كوتئ إبراهيم و يعقوب دزانن أما ديسار مرج يعقوبون أو كاتي بكركاني ود دواي مردني من تشي دا پرستن همو وتيان خداي تو بابا پيران الد پرستين كإبراهيم إسماعيل إسحاقا خدايشي تاكو تنهايو إهمهمو تسليم فرمان برداري أوين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أوانا أمة يكبون روشتن بخويانو كردويت ساتشانوا ايواش هرشي ديكن لا تاكبو خوتانو بربيرسنابن لاكارو كردوي اوان وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بالمله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين كسي هشتا اوان بمسلمانا طرين ورنب بنجولاكا ياغا ورتاب كونصرقي راست اي محمد بيان بلاي نخير وانابين بلك شوين آينو برنامي ابراهيم دكوين كباكو درستو هر جيز لريزي بتفرستانو هاو القران دا نبوة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعي وما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 اما باورمان بخداهنا وو باو قرآنش كدا بزيوبو مانو باوش كدا بزيوبو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوكاني يعقوب هروها باو پيامي کبو موسى و عيساها توو باو پياماني کبو پیغمبران بغشتی روان راوا لالان پروردگاريان وو اما جاوازي ناكين لنوان هيت كام لو پیغمبران دا اما همو من تنها تسليم فرماني پروردگاريان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهددوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيحفیکهم الله وهو السميع العليم <تصفيق> بلاما گر پشتیانت کرد، او بیگمان دکوند جایتی و دوباره چیوا. بلامضل نیابه، ای محمد، ای ایماندار، خدا تو دپاری زد لپیلانو تلاکانیان، تونکا، او خدایا زور بیسر، زانايا صبغة الله ومن من احسن من الله صبغته ونحن له عابدون. ام آین برنامه یا رنغو رنگ و نقشه كيفية لخدا تساك تر رنگ و نخشي زوان بشيشتو دير رجل لهمو بارو دو خيك دا امي هر اوده پرستين قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا و ولنا اعمالنا و اعمالكم و نحن مخلصون هو جولة آیا روایه ای و درباره آینی خدا قرار گال او چه شما نگذدا کن نتانه بی خمرتی هر لناو ای و دابد لکات اقدا ک قدی خداج نازنو کروهاو سریب و بریاردن خو خوتن تقدازن ک او خداپروردگاری ام و ای وش کارو کرده وی خومن بو خومنو کارو کرده وی وش بو خوتنا ای ملبوطنو کارو کرده وتان برین ای متن هادل صوز ملکتی او پروردگاری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 من دل نکه ابراهیم اسمایل اسحاق یعقوب کرکانی جولک یاگوربن پیان بله باشه آیا اودزنن خدا داشت لواستم کرتره که شاید یه چی خدا ایلابیتو شاد بیتی وا خدا به آگانیا لوکارو کردوانی که انجامیددن. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون اوان امتك بن رويشتن بخويانو كردوي تاتش يانبا اي وش هرچي ديكن لچاكبو خوتانو برپرسنا بن لكارو كردوي اوان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 با شدتی وایل کردند کواز لرگا پیش و کبینن که زارن رؤیان تلکر پیان بله رج هلاتو خدا خوانیتی هر کسی بود رن می دکاد بور ریگو ری باز راستو روان. و کذالک جعلنا کم شهداء علّ الناس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 تاب ابن الشايد بسر خلچيه و تاب زانن ام آينو برنامه همو مايه خيرو سر برزيه بو تاكو لهمو سر دميك دو لهمو بواركان جيان دو. بو اوي پیغمبریش لهمو بوارانه دا ما مستورابری اوابيتو لروجي قيامت دا شايدی بدات بو دل سوزاني امتي لسر اوي با ارچي سرشاني خوان هستاونو. او قبل از روجش رودیکرده بود که بیت المقدس بود. گرنه کاریش ما من بسرده هنات تنها بود. او ببزنی نودرب که ود. چه شون کوتهای پیغمبر دوی تو. چه ش پاش او پاش خالد گرته او. هر صندق آرنی قبل بود به هوی چی گوره. مگر لسر آوانی خدا دلیانی دامزراند بو رن مویی کرد بون. به گمان خدا ایمان و باورداری و نوشتن زای ناکت. زنک براسطی خدا با خالچی زور با سوزو با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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم يَعْمَلُونَ أي پیغمبر، براستي توجران و هلسوراني رخصار دروب آسمان دبينين، كبه هواي روغيه چي تايبتید، اماش آقادار نيازي دلد بوين، سوين بخدا اماش روت ورد ترخينين بو روغيهك پيرازي بي وخوشنود بيد، در روت ورد ترخينه براولاي كعبه، وا اواش اي مسلمانان لهر چوئبون براولاي اوه روتان ورد ترخينن، براسیا و نشکتبیان پیگیش تو لگا و روز تاگ دزنن کا امگرانی رجع حقیقت راستیو فرمانی پروتگاریانا لتوراتو انجیل دا آماجیبو کراو خدا هرجیز به آجانیا لوکارو کردوانی کا انجامید. ولی آتیتالذین الكتاب بكل آیت ما تبع قبلت.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 سوين بخدا اگر بصيد بولاي اواني كتب يان بوها با هر بلغيك بتويد شويني راصي بكوين و روب کنا روغي و بقصد ناكن توش هر جيز شوين كوته روغي اوان نا بيد اوانيش هنده چان شوين كوته روغي هنده چي تريان نين سوين بخدا اگر توش شوين هوا و آرزوي اوان بكويد دوهي اوزانياري تووت پيراگين را لمباري و بگمان تو دا سي تاريزي استمكاران و استم توابيد اي پ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بقمان دستيقلوان او راستي دشارنوا لكاتيق دا دجزانن كمحمد بغمبري خداي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق راستي هر اوية للا ان پر ودقارتانوا بيدراجين دراوا نكي لاريزي او كسان دابيد قمانو دو دليبو خلجي دروز لكان ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير بوهرغلو رو روقو قبلياك هي خدا ريان وردت الخينات بولاي دايوي مسلمان بيشبرشاب كان لا تاكا كاندا رو لهرت شويه بكانو خدا حموتان كودكاتوا كن او خدايا بتوانا يا بسر هموش تكدا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه لالحق من ربك وما الله بغافل لما تعملون لهرشوينكوا درتسويته دروا لهرشوي بويد لمال يا سفر لكات يوجا كاندا روبكرا كعبي بيروز بيغمانو فرمان حق <تصفيق> راستيو لا ينبر ورغارتويا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 فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لهرلا <تصفيق> كوار روش تتدروا ولهرشوي ابويد لكاتين وياجكان داروب كركعبي بيروزو. أي وش أي مسلمان لهرشوي يكبنوهن روتان وارشخرخن بلاي أودا. تعخلش يومي اللتان يتر هتس بالجيج شان نبد بسرتانوا. ما جرستم كرانيا كا بهتس نابنو قائل نابنو هرآشوبو بيلاندجرن. جعلته وانبارو بيلان جرانا مترسن، بل كتنها لمن بترسن، تاناز ونعمتي خوم تان بتواوي، بسر دابريجيم، كما نويال لا سرقة الراس لدنيا دو، بهشتي برينو الرزامandi خدايا، لدوال روجدا، بوأوي هول بدن بردوا مري بازي، هداية بجرنبر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هر وكو بوتوا دا در ودرونو روالت واشكرتان خابن دكاتوا في قران وحكمته دانيتان دكات اوشتانتان فيردكات كهرجيز ختان نتان دزاني فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تدثرون ديكوتا ايما داران اگر يادي من بكن من الجادي اودكم سباس گزاري من بنو سباس ناپزيرو سپلي برامبر مكن يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين أي أواني باورتان بهي يارو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جاهر جيز بوكساني للرقي خدادة كشرنو شهيدا من ملاين مردون نخر او نزندونو بلام إيه هو هزب زندويتي أو الناكم. ولا نبلون لا نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. <تصفيق> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. كأوان هركاتك توشى بلاونا خوشك دبن اما إما خداينو هرتشي همانا بخششي خدايا. سرنا تنها هربولاي او أو وما اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ااواناتا داهاستايشو الرحمه مهرباني هربسر اوااندا دباريت لالان برورت غاريانو اوااناو كسانا ربازي هدايتيان ان الصفاء من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ براستي كعبدا مكاني خداي پروردگارن جا حجي مالي خدا دکات انجام همو ابا هیچ گناهی چیل سرنیا اگر هات چوب کله نیوانیاندا او شیخو بخشید کاتو عمره و طواف و زیارت دکات باب زانید ک خدا سپاس گزارو زانایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ الْأَئِنُونَ براسيو أناي كبرنا مورينو يكان ياشكرى الروانة كرابي إمد الشعرنوا كنار دومانا دواي أوي بو خال تي ما نرندوتوها لكتاب كاندا آ خدا نفرني عن لدكاتو نفرن كهرانج كان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولائك توب عليهم وانا التواب الرحيم جغلوانيك توبيان كردوا تشاكسازيان انجامداو او حقيقه الراستيان رون كردوا كا زاران شرد بيانوا اعوانا غرانوكيان لوردو تنها منيشم زورتو بورقرو دولوفانو مهربانا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكة والناس أجمعين راسي وانا كبيبا وربونو ببيبا وريم مردون ا وانا اللعنه نفريني خداو فريش كانوا همو خلتشان بغشتي بسرداده بارده خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون وانا بون نفرينه ولا غري دو زخداب همي شد من نو او سزايان دسر سجنا كرتو بتعيسوزوا تماشا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خداي إعوى خدايكي تاكو تنهايا جغلو ذاتك خدايكي ترنيا هرو خدايش بخشندو مهربانو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 براستی لذت روز کردنی آسمان کانوزه و آلودگوری شو راجد. لو کشتی آندا که دگرین بدریاداو، وسود با خالشیده لو آویک خدا ل آسمان و دی بارانیتو، انجاب و زوی پیزندوده کاتوا. دوای و شکبونو مردی. جورها زنده و روحان لبرم مارمیری لسر رکاری زبیدا بلایو کرده تو او باو شمالو راجیر کردنی هورکان لنوان آسمانو زبیدا اما نه موبالجو نشانی بو آوانی کا عقلو بیرو هوشان دخان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 ولو يرى الذين ظلموا إِذْ يرون العذاب أَنَّ القوة لله جَمِيعًا وَأَنَّ الله شديد العذاب. لقل أوهموا بل جاء شكر يا ندى هنديكز هي لجياتي أو يخدا تر داد بو وقت ایمان داران خدایان خوش دوید بلام اوانه ایمانو و باور یان زور زیاتر خدایان خوش دوید هر بر آورد نا کرد جاواني كاستميان كردوا گرديان زاني دكتهكدا كبتهاوي خوين روبروي او سزايده بنوا كبراسي بويان درداكويت كهيزوت وانا ود صرات هرهموي بدس خدایو دنيا دونك او خدایو سزاكاي زور با ازار بوستم كارام اتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب لو كا تدا سزاير روشي دوائي دبينن اوان اي كا خلچي شوين يان كوتبون خوين بري دكنو لشوين كوتكان يان حاشا دكن وتي بد كا تيگ أو سزا تندو تيجة دبينن همو بيو اندية كان دا بتصريت كالانيوان يان دا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 خزګن نورې اکمن بوبل وایه اې مش اوا خومن بریده کردلوان هر وګ اوان خویان بری کردله اېما ابوشوی خدا سرنجامی کارو کردوکان یان نشاند داته بو یان دکاته اخو حسرت لسریان براسی اوانه هر چیز له دوزخ درچونین یا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين أي لا لرزق الروزي حلالو باشي الزبيب خن تخني قد غكر و مكونو الشيطان مكون تونك بياجومان أو دش بالسوء والفحشاء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 رغمان و شیطان هر فرمان بخراپو گناه و دکاتو هر واهان تند داد بود نی هندیک شد یا حل بست نی گفتار بدم خدا و بیق و بزنن که سرن جامی اوقاتان چند دمتر سیدار. و اذا قیل ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفینا عليه آبا آ كان آبا اگر با خلقان نادانه بوت ريت شويني او برنامه بكوون خدا خداور روانه كراود دلين نخير هر شويني اوهده كوين كباو باپيران من پيوي آلو دبونو لسري راهاتون ايا اگر باو باپيراني شان تيه نغيشتو هيت نزانو ناشار زاورين مويشور نگرن هر شوينيان دكوون ومثل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ونداء صُمٌّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعَقِلُونَ <تصفيق> تنها اويا كد جويان لهاتها واركا اوانا كرولالو تشيرنو جيريو لدس يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون اي اوان باورتان هنوا بخون لو رسق و روزية چاك و باشان اي كپمان بخشيونو بردوام سپاس گزاري خدا بکن اگر ايوة تنها او دا پرستن انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خداي پر وردگار تنها مردار وبو خوينو گوشتی برازو او مالاتاني کناوی غیری خدايان لكاتي صد برندال سرهن حرامي حرامی کردو جا اگر کس ایک پیوستی نا چاری کرد بخواردن یان بے زیاد الروی لسنور درچون او ہج گناہ شی لسرنیا براستی خدا زور ل خوشبو ب بزی ودلوفانہ ان اللذین یکتمون ما انزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا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 بيرغمان اواره نیگهی خودا ده شهرنوا کرکتيبکان د رواني كردون لا توراتو انجيلو قرانو بو شاردنوي نرخيشي كم بدز دهينن اگر همو دنيا شاندس كه ود لبرامبر يوا هر كما اهواناتنها اگردخونو سكياني لي پردكنو لروجي قيامت ده خدای گورنا ياندو نياتو خاوينا لا تلكو چپلي گناهيانو هر سزا بي ايش ين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار آآواناكا سانيكا قم رأيان ورقرتوا لباتي هدايتو كريوا لباتي چاو بوشي وليا بردن آي چندخو گرن لسر آقري دو زخ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أوهر الشيالة برأوية كبراسي خدا كتاب بيرو زكاني بحق راسدا بزندها بيغمان اوانشي كناكوشيان لسريهيو هر رايان جيواز لبرانبر كتبه آسماني كانوا اوانه هر لچشمه چشو بربراكاني چي دور لراستي دان ليس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغربة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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كرداري تاقو كاريباش تنها بريطيني للرو كردن تان بدو رج هلاطو رج آوا. تونك أزولا كزور للسر قراني قبل الدواو نو برو propaganda زور ينكرت. بالكو كرداري تاقو كاريباش بريطيل ويكاد ميزاد باوري هنا بتبخ خداو برج دوايو بفرش تكانو بكتي بكانو ببي غمبران. هر واحا ساماني مانی بخشید. لکل خوش ویستی دا بایی با خزمانو هتیوانو هجارانو ربوارانو دوا کارانو لپنایی از ذکر نی بند کند. هروان ویجی بتعشی انجام داد بتو زکاتیشی لمالوصا مانی درکرد وفادار بن با پیمان کنیان کاتک پیمانیان داد بید. آوانش کل کاتی نداری و هجاریو نخوشیو ناخوشیو کاتی جنگو شر و شور دا آرام گرند. آآوانه كساني كن راسيان كردوو هر اوانشن بارس كارو خدا ناسو دين دارم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 پیوست کرده ول سرتان تولصان نوابو کش را و کان کسی کی آزاد با کسی کی آزادو، بنداج لجاتی بنداو، افراد لجاتی افراد. وتا هر کسیک بتوانی کش نی نا حق هسته دباد و کش ره توا. جا اوید تا پوشی شته چیلک راه لان برایه و با حقداری کش را و کات ساگرفتار بید لقل بکش کداو، بکش کباد جوانی خوان بهای کش را و کبداتو. او کار آسان کرد نو سوزمیهرانیا لان پرویدگر تان قلت ذاتي كشنوا خوين باي وربجيرت او سايتر اويل لو دواد استريجي بكاتو لسنور نور سزايب سزايبه اي شي بو عاماد كناوا ولكم في القصاص حياه تنيا للالباب لعلكم تتقون اي هوش من دكان جانتان تنهالت ولا صنه ودايا لو كساني خلشي بنا حق جن بو اي تقوى ولخدا ترسان ببيتها بيش شتانو خول دز دري جي وتاوان بدور بگرم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فهيس كريا سرتان كاتك يشكتان مرجي نزيقبو وو سامانو مالو دارا يشي بزيده هشت با وسيد بكات كا هنده چي بدريت بداي كوباو چيو خزماني بشيوه جوان و لبارو اما پهيس تو أركا لسر خدا ناسو پارس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 فمن خَافَ مِن مُوسِي جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بينهم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جاء هرکز ترسال لوسيدكارك هلا يان گناه يان ما انجام بدات جيروغرف بو ورسا روزبكات بكات انجاره چي خستن اوه هج گناه چي بلکو بخير خواز لقلم براستي خدا زور بو يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي أو كساني باورتان هنا و روجي الرمزن لسرطان بي ويسكروا هروكو لسرطاني بيش إيوه بي بو أي خدانا سيو بارس كاريبكم أيام معدودات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 سهر روزشیج مرد رای دیاری کردو کمانچی رمضانه خو اگر کسیگ لعیوان نخوش بود یا لسفر دادو باب اندازی اول روزانهی باین جیراوا لروژانشی تر دابیان گرتو او آنج که با زحمت بروجوبن و کوپیرو نخوش برد او با خواردن ببخشن به او ازیاترب ببخشد او باشتر باید بگو بروجوبن چاق کردو پاداشتی زورتره اگر بزنن بتوانن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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وارتكمل العدة وارتكبر الله على ما هداكم وارتكبر الله على ما هداكم ولا تشكرون. من جرمزان أو منجيا كقرآن تداهتو تخواروا لك تقدا أم قرآن الرنوي بخش بخلشيو بل زور تدايا. لا رن میو جا کردن وی راست و نا راست حق نا حق جا کسیکله ایوا من جرمزانی بینیان هوا لی بینی پیادره دباعو منگا بر رجوبت او شی که نخوش بید لسفر دادید بالروژانی ترد باو اندازه بیگرتوه چون خدا عسان کاری با ایوده بتو پرسنو فرض کانتان لسر قرصو گرم بکاتو بوئی آومه و خدا با گرنو سپاس گزاری شی بکن لسر آویکارن مویی کردون. و اِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي محمد اگر بندكانم پرسيارت لابكن دربارم أو من نزيكم ليانوا بهاناوها أنا وهاواري دعايا أنا وداتسم هر كاتيق لم ونزابكن تبا اوانيش بدم بانگوازي منو بحنو باوري دامزراو بمن بحنن با اوهي رقائي حشياري و آقائي بگرنبر با بدا سهناني سربرزيو سرفرازي هر دو جهان احل لكم ليلة الصيام الرفت الى لسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انت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 خدای ای ګورا د ایزانیک ای و خوته اند غلطان لا نزیګ بونوته له سرهکان تانه دو دل بونوته نتان زانی حلال یا نه بلم خدا مهربان توبه لی ورګرتنو لتان خوش کوابو لا یستبدوا وان لشو ګاردان بکونو او دا خدا بوای بر یارداون لنوی چاکو خدا ناس دبخونو بخون هتا برونی بر بیان او سپیدتهن بو در دکویتو لروج حالات او دیار شولاده باد لبودوار روش وقتان ببنه سر تا شوداده تو خور آواده به تو نزیچی لگل هاو سرکان تان دا مکن لکاتک دا کئیوه بر یاری مانواتان با خدا پرستی لمز گوتکان دا داو. جاوانه که باز تن سنوره چی نو مان بزنو نزیچان مکون. آبو شوه خدا آیتو رنمو یکانی خوی روندکاتو بخلچی با اوی پارس کاریب کند. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. <تصفيق> ناكا الهندير شبدا بكار بدستان بو اوي هنديرك مالي خلجي بخون لرغي ناهقوا قناهوا لكاتك دا خوشتان دزانك أو كارا روانيا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُّيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ برسيارد لدکن در باره نوية بنوائی مانگا کن پیان بلاي اوه بو دیار کرنی کاتکان بو خلچیو بو زانینی کاتی حج خداي گورا ریچی خستوا تاکو تاکا او اوه نیا کلا پشتوا خوطان بكن بمالانده اما کار اقبول سردمی نفامی دا انجام ددرا دوائی گرانوا لا حج. بلکو چاکا اوياكا اوكسا لخدا ترسو پارسکار بید لدرگای مالا كانوا بس نجوروا لخدا بترسن بو اويا بن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين جنگن لپناوی الربازی خدا دا دجی اوان دشتان دا نكن دز رجب كان دجي جنو من ضالو مالات چون كباراستي خدا او دز درش كراني خوجنا بيت وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوههم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتنلوكم فقوتهم كذ جزكاافين دەست <تصفيق> درشکەران بکوژ لە هەر دا دستان کەوتن دستان دەستان دا سیاندا ڕۆیشت و دەریان بکەن لەو شوێنەیکە دەان کردون کە شاری مكبوو بێگومان هاول گەری و زۆرکرد لا ئماندار تا پاش گەز ب بێتەوە لە ئاینەکەی لە کوشتتن خراپترەمەجنگن دژی کافران لە سنووری مزگەوتی حرام و حتى اوان شرطان په نفروشنو نزنگن دشتان. خوه اگر شرعان په فروشنو دجي اوه جنگان اوش بزنگن دجيان. چونکا هر آوايا پا داشتی او بيباورانا. فا این انتهو فا این الله غفور رحیم. خوه اگر اوانا کوليان دو او خدا زور لبوردو مهربانه وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ كوليان هر وها تا دين و آين و برنامه و فرمن هر بو خداي قوره بيت خو اگر كل يان دا ووازيان هنا او هد جاتي جايتية چننا مند تنها دج بستم كار كان يان نبيت الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ رزمنجي حرام پی وستا برزګرتنی اوان بو مانجی حرام وا تا اگر له مانګان ده جن جن دشی ایوا برپا کړت کا جنگ تی ده حراما ایوا حقی برګریتان هه و دز دریجی بو سر هرشتی چی حرمت دار دویت تولای بسندرت به زیاد الروی جاء وایکا دز دریجی دکاته سرتان ایواش مافتان هيا بقدر دز دریجی کی او طولی خودان بکن و ولخ خدا بترسن و چاق بزنن که بر راستی خدا یاروی آوری پارس کارانه. و آثقو في سبيل الله ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لریور بازی خدا و بور رزمندی او مالو سامان ببخشن. بدستي ختان ختان بروتيا تشون مبن تونكا الرازيلي ودس نقاوي ما ييتياسون هامي شخيرو تشاكا انجام بدنو تشاكا خواز بنو مالو سامانتا لبيناوي خدا دا بخصن تونكا برانسي خدا او تشاكا كاراني خوج دويت واتم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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب و خدا جا هر کسی نخوش بو یا برینو آزارک لسری دا هبو پیویز بو موی سری یا هندی چی بات با فیدیه بداد که بریتیه لوی بر رو یا خیرک یا قربان بکات بکاد جا هرکاتک کل آسودیو آسایی دا بون اوی دیویت نیوان حج و عمره احرام بششینه تو باشا چی آسایی لبر بکات، دبیت بجوری توانای خوی قربان یک بکات. اوشی که نیبو قربانی بکات، بسیر روش لحج بر روشو بیتو حود روشیش که گران و مالو حالی خویان، اواد دکاتا در روشی توو، جا بو او کسانه خلچی مکو دورو بری نین، خدا بترسنو پارس کار بنو بزانن خدا سزاو طولی زور سخته لوانی که سرپیچی دکن.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 حاجله من چی دیاری کردایو خویب و آمده دکریتو نیتی لی دهنره جا وی که لو من گنده دزبکار بو بریاری دا حج بکاد آوا دبید نزیچی ها سرینه کویتو گناهو مجادلو گفتهاری نادرست انجام نداد به هر خیر و انجام بدن خدا پیدا زانیتو آگا در لی بر بدن که زخیره توی شوبخن بيغمان تاكترين زخيرش تقوى و پارسکارية بردوامش لمن بترسن اي خاون بيرو هشکان ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين يجنى اخبارنا بن اغرلكاتي حجدى لفضل بلورد غارتان ختان بهرور بكن و باسرغانيو شتكرين حركاتك لا عرفت دابازينو قرانوا يادي خدابكن لا لاي مشعر الحرام کا چیوې کله دا بیني مزدلفه دا یو یاد بکن وخت څون رنموي کردنو هدایت داول څنک براسي اوا پيش ام اینو رنมายا سرګردانو ګم رابو ثم افض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور الرحيم لو دوا روبه قریش سرګردو دول مندان د فرمیو خلچیله شو و دابزینو قران و ایوج و دابز نو بګرن وو خوتان جام کنه وو دا وی له خوشبون له خدا بکن چونکی براسي پروردګار تان زور له خوشبو مهربانه فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق جاهر كاتيج أركو مناسك كانتان بجهنا أو كاتي يادي خداب كان هربك وثاني يادي باوبا بيران تان دكان كاتي خوي أرب زور خوي أن خلتش شاو باوبا بيران يانوا باس يان كردون يا خود زور يا لوان جاهن ديج لخلتش هي كدلت برورد هر سیمان پاد بخشید لدونیا ده پیمان ببخشا بی گمان او جورا کسل قیامت ده بهرو به بشو به ریزا و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار اشي انا كدليت پروردگارا لدنيا داخيرو چاكو نازو نعمت مان پيبوخشو لقياه متجدا لنازو نعمت بهشت بهرماند مان بكو لسزاي اگري بمان پاريزا لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب او وانا له هندق لو كارو كردوانيكا انجام يانداوا بهرورد بن لدنيا و قيامت دا خدا زور بخير ايلي پرسينو انجام بداد هر كسا به شوينه دغيانات كلا دنيا دا داس پيش خريبو كردوا واذکر الله في ايام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَكْمَلَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا أَكْمَلَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يادي <تصفيق> آوشی دواي بخاطو با سير روش انجام ميداد هر جناهي لسرني و تايبات با آواناي كه خوان لنا فرماني خدا دپاري زن جال لخدا بترشنو بزن سر انجام ايه و بالاي لبردم داد جاي آوده كودك كردن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام هنده کس هنگسه و گفتارو دم پاره ویان لب ام دنیای و سرسام دکاد. خداش با دگریت دلیت. دروز ما نمیکسانن، لکاتک دا، او سرسخت ترین کسا لهموزور دشمنایت یک دا. و ایدا توالا سعافِ الأرض لیفسد فيها و يهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد. أركاتێک او جوارك كسا هالكردو دصلاتي کردو د سلاي پیدا کرد دداد ل تا ئاش بر خرابا خاپا كشتوكال و وبباتو. کا لەنا بباتو پاك تا کردني رجززي خدا فسحد و خراپه تاواني ناوت وإذا قيل له التقللهها خدت مزته بالإيت فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادَ خُو خو پی بوت لا لخدا بترسا هروا عبود غر رایی دهی گرتو شانازی بگناهو تاوان ودكاتو سور لسري لساری طولال ايمان دارد لسوزا کدسینه تو تاوان باری دكات جا او خوانناسا دو زخي بسا سوين بخدا او دو زخشوين و جهگو لانکه چی نال بارا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُوْخٌ بِالْعِبَادِ هنده خلچش هند پیتوانه اوانه باز کران خویان دفروشن بابدس هنانی رزامندی بخدا خدای گورش بسوز و مهربانه برامبر اوزوار بندانه يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اي اواني ايمان باورتان هناوا ارهمتان ختان بخناجر ساي اسلام بتوابي ربيب كنوا شويه هانقا وكاني الشيطان مكون چون کبراستی او دشمنی اشکرتنه همیشه دید شرو جنگل نوان خالچیده بر پا بکاتو ل اسلام دوریان بخاطرو. فایزللتم بعد ما جاءتكم البينات فعلمو فاعلموا أن الله عزيز حكيم خواهر لاتان داو هل و جناهتان کرد وی اویکا بورن کرابوا. وهو تشاك بزانا كأخدا بدا صلاة طولة لبسينته دانايا بلناكاد بلكو بقرنوا بو سر راس هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور آیا آوانی کار ربازی اسلامی النا و تا وری چی دکن؟ جگلهات نی خداي جورا بولايان لگل فريش او کاته هموشته کوتايي پهنرا درگاي توبه داخل او کوتايي بدنياها؟ او سا کارو فرمانه هر بولاي خداي پروردگار دگرته و؟ سال بني اسرائيل من آيت بينه ومي يبدل نِعْمَةَ الله من بعد ما جاءته فَإِنَّ الله شديد العقاب أي محمد لن ويه إسرائيل ببرسات تندبل جيرونو بيبخشيون بيقشيون نعمتي خدا بغورت لايك خواناسيل لا بدات دواي أوي بويهاتوا أو براسي خدا طولي زور سكتوا بأزارا لو جورك سانا زين للذين كفروا الْحَيَاةُ الدنيا و مِنَ من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم وَاللَّهُ والله يرزق من يشاء بغير حساب لبرهجاري ونداري وكمد صلاتي بيقمان اوانيك خاوني تقوى لخدا ترسانبون لروجي قيامت دا لسرويانا ون لبهجتي برزو بريندا اوانيج لناخي دو زخدانو خدا لدنيا دار رسقو روزي دبخشت بهموكز بي اوي جيب دا تبيرو كان الناس امة واحدة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 وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لا سرطة اي پيدابوني خلچي دا في اشتوفانك اي نوح خلچي يك امت بونو خاوني تنها برو باوري يك تاناسين بون بلان برابر اللا ياندا خدا شويالي نكردنو پیغمبراني روا نكرد تا مجددرو ترسينر بن هاوري لغل كتابي آسماني دا بورون کردنو يحق راستي تاله نوان خلچی دا فرمان روای و دادوری انجام بداد لسر اوشتانی که با تا و لسری جاوازا. کسیش جاوازی و چیشهی لسر برپانه جگلوانی کا اوک تیبانیان پی بخشراوا که گاورو جولکن. دوائی اوی بلگو نشان رونو و آشکران با کا که قرآنه انزا چیشو دو برچان تیدا دروز بو. امش با هوای حسادتو استم کردن یانو بایا پی روی حق و او سا خدا هدایتو رنمو ایمان دارانی کر ب حقو حق پیروی کردنی لنیوان او مثلا نیکا اوان چشان لسری هبو خداش رنموئی هر کس دکات کا بیا وېتو شایسته بود بورې ګورې بازی راستو دروست ان حسبتم ان تدخل الجنه ولم ما مثل الذين خلو من قبلکم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 مگر نمو ني امان داراني پیشو تان بوباز نکراوا كتوشي تنگان او نخوشيو تنگانو و گرانو نداري بونو تکانيان خواردوو زوريان بو هاتو براد ديك حتى پیغمبر اکانو اواني باوريان هنو و دانود کی پروردگار سرکوتن دبخشت اتر کی خواه يارمتي دانيريد اگا داربنو دل نيابن براستي يارمتي خداي زور نزيكا يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. أي محمد بشي ببخشن بيان هر فرا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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جنگل سرتان بريار دراوا كشتيش جرانلاه تان. إما ندار بدستل أي جرانا بلام روح يبي آسودية. وبرقير لا إسلام ولا بردني كوسب كان. بلام لوانة اشتكتان لنا خوش بيد كشي خير لودابيد. هروها لوانة اشتكتان بي خوش بيد كشي شر لودابيد. بيكمان هر خدا خوي دزانة خير لشي دا يا إيو النايزان. جَنْجَلَ اِسْلام دَه بو برخالصی کردنی دشمنانی داجر کرو دشمنانی دین او او کسبانه کنایالن خلق آزادانه بجنو آزادانه او ری زهل بجرن ک خویان قناعتیان پیتی هر بو آو نیک کا خلق مسلمان ببیتو میجوی اسلام شای تی اگر کاری چی واروی او آینی اسلام لی بریا. يسألونك على الشهر الحرام قتال فيه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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ في سيارة اللي كان درباري جنگ لمنجي حرام ده كبريتين لا ذو العقدو، ذو الحجو، محرم رجب بليه جنگ لو جو رمانقان ده كارساتو هلايه چي قوريه برها لصير ربازي خداو بيبا وريبي جنگ لمزقوتي حرام ده دربادر كردني كي زور قولتر اللهي خدا لكوشتني كسيق يا چن كسيق لمنجي حرام ده هر وها ازردانی ایماندار ته حاول قربي تو پاشگس بیتوه تاوان کل کشتن گورتره بیگومان بے باورانه بر دوام دشتان د زنګن هتا واتان لب کاندین او اینتان پاشگس بنو اگر بویم بکره ځا هر کس د ایوه پاشگس بیتواله آینه کیو بکا فریج بمریض جور کسانه کارکان یان بوتل ده به قیامت دا او ونه جانشینی نو اگریدو زخنو جانی همشي تیدا ده ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم <تصفيق>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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم. برسير لي دكان درباري عرقو قمار بيان بله. لو دو عن دا توه عنو جناه كشي جوره يا. هرتش دا بو خلكانك. بعثمان جناه كأنا جورة تر لا سوديا. برسير لي دكان كا تجيب بخشون. بيان بله. هرشي تان لي زيادة توهن بيبخشون. او بشوی خدای ګوره ان بلګو فرمانانتان با رونو اشکرا دکاد بو اوې بیر بکنه وو واز دوشتان بهنن که زیان یان زورتره لسوديان و چی بو هر دو جهانتان چاکه او بکن اوې برجوندې اوې تدا له دنیا او قیامت دا خدا رونی کردو ته هر وهه پر سیارت له دکند دربارې هتیوان کتون بن بویان بهن بله چاکسا سپر ورده کردنیان له هموشو چاکت رو پسند خو اگر تکلاویان بکنو و بیان هنه مالتان، اوانه برا تانن، دبید بچاچی چاو جیری خویانو مالیان بکن. خداش کسانی خراب ساز، اوانه توی خرابه دچن نو، کسانی چاک ساز دناسی و دزانه و جیه دکاتوه. اگر خدا بیوستا باری گران کردن و مرجی سختی دادن در باری چاو جیری حتیوان، چونکا براستی خودا بالا دستو دانو کار بجیر.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 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أفرتاني مشركو خدان نناز مار مكان حتى إيمان باوردهن بقمان كني زكي إيمان دار چاقتر ل مشرکو خدا ن ناز. هر چند جوانی کی یا سامانه یا پلوپای کی سرسامی کرد جن مارم مبرن ل پیوانی مشرکو خدا ن ناز. حتی ایمانو باوردهن نو. برایسی بندی چی ایماندار چاقتره ل مشرکو خدا ن سرسامی کرد بن. قدو قیافو پلوپای و سامانه کی؟ آو خدا ن ناسانه. بانگوازی مردم برودو زخ. خداش بانگ هشتی مردمان دکاد بر او بحشت خوشبون با فرمان او از نخوی کجور رایلی ری خدا عایت کانی قرآن کی بر خات برتشاو بو خالشی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی عن المحیط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 پر سیار بلیدکن در باری عادتی منگانه افرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خوطان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکوون تا پاک دابنوا. جاکات پاک و خاوین بونو او خوین شوشت بسن لائن بوشیوه ای کخ خدا فرمانی داوا براسلی خدا توبه کاران و پاکانی خوش دوید اوان روالتو ناورو چان پاکا. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أننا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين جناني هاو سرطان چلقن بوطانو شويني چاندني وطان جاب هر شوية تتانويت توبوشنن او چلقك تانوا بهواي برهم بو خوتان د سپیش خریب کن ل سره تا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا او نزا پرسی بر دوام فراموش مکرو له خدا بترسنو خوتان له خرابو په پاريزنو چاک بزانو دنیابن کبه دیداری خدا شاد دبنو ام مجدیش بدا به ایمان داران ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نكن سوين خواردن بخدا بكنا كسب لبرامبر تاكاكاريو آيين داريو ريكتسني خلشيدا واتا كفارتي سوان دكان تان بدنو لتاكاو تاكاكاري دريغي مكن سنك خدا زور بيسر وزانا لا ياخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خدا زو تول لا يخي ناسنت. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إِنَّ الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بووانيكا لو او خدا وان عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وَاغَرْسُر بُن نَسَر تَلَغْدَانِيَان أَوْ بَرَسِي خُدَا بِسَرِي بَرِيَارِيَانُو زَانَايَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَحْشَائِهِنَّ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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لما ويدا هاو سرکانيان شایستن بجرانويا لماوی تاورواني وعدده اگر ويسيان تاکسازي لجياني خوان دا بكن امشبو تلاقي رجعية جنان مافین ها بسر پیاوانا و بويني او مافاني کبو پیاوانا لسر جنان بجويري باو نريتيك كا پسند لإسلام دو پیاوان بسر آفرتان و یك پلايان ها اویج دسلاتي جرانوی جنکانيانا لکاتي تلاقي رجعي دو خدا بالا دستو دانايا دا دا مافو الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا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 طلاق که پیاو بتواند حاصل رکیتی دا دو جاره دو کارتا پیاو بایه طلاقی حاصل رکیب داتو چاکترین شوازی اوه که لسنتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم و سلم لو را و تو لو دوآوا تبو سهام جار یتر اگر دوید جانی حاصلی ببادسر نه بطلاق بدبدمیداو اگر هات دبید بتعشیو بریکو پیچیده از برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ تیشن لب سن نوا لماری او آوشتانی پیتان بخشی ما به ترسن لوی که نتوان سنورکانی خدا چاو دیری بکن و ستم لیگ خو اگر اي قاضی کن، اي خير خوازان، ترسان لوی که جنو مردکه سنوري خدا را نگرن و خویان گناه بار دکن، او ایوه گناه بار نابن که تی که دلنیان آفرتکت دیوید سامان یا دسالگرتن له هندیک ماری خوی رزگار بکن. بل نيابن اوستا نيك باسكرن سنور كاني خداي پروردگار لي مترا زينو سنور مكن اويدز دراجي بكات اثر سنور كاني خدا او جوراك سانستم فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يترجعا ان ظننا ان, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خو <تصفيق> اوه ای تر زاره چی تر بوی حلال نابد مگر دوای اوهی شویه چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشه چی آسایی تلاقی بداد یا بمرد. اوه بویان هیا بگرن و بولا یکترو جانی جنو مردائیتی دست پیب کنوا. اگر و رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا راگرنو، جانی چی آسودایی ببن جا اوهی کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکات و بگرن کبزانو تیه 119. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسفوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسفوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 اوسا یان بیان هیلنا ولای ختان بچاکو ریزوا یان دزبردار یم ببن بچاکو ریزوا مان هیلنا وبیشو ازارو بو اویدز دریجو استمیان لپکن هر کس اوبکات او استمی لخوی کردوا نکن ایتو رنمو یکانی خدا بګالتو بګرن یا دینه زو نعمت خدا بکنه ورسرته هر وای یادیو شان بکنه دا بوته روانekra وا کبر لدانای لکاتک دا امشګاریت هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا كانت تطلق <تصفيق> داو جيشنا كتائي عادة مانگانيان ايواء ايكسو كاري جن ما بنكو سبلر ريجان دا اگر ويسيان شوب كانوا بهاو سرکانيان یا خود ویستیان شویه چی تر بکن که تک اوان لنوان خویان دار رزامن دیان نواند بشیوه چی جوان ام فرمانو رن مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لأیوه کباوری بخداو روشی قیامت هبید او جوره رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاونتره خدای پروردگاریش چاک دزانید چی خیر بوتانو ایوه نای نایزان در چی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 دو صاری تاو با شیر با من دالکانیان بدن با هر کس که دیویشی ری تاو بداتو پی ویسل سر او کسی خوانی من دالکیا واتا باوچی یان با خیوکری رزقو رازی و, و پوشاق باشه ویچی جوانو پسندی آین آما دبکات ارک لسر هیچ کس دانند رت جگل توانای خوی نابد هیز دایچهک زیانی پیبگند رت باهی من دالکیا وو هروها باوچی شی نابد زیانی پیبگند رت باهی من دالکیا وو لسر میراد گری من دالکاشا وینای آما فانای کباس کرد. خو اگر دایکو باوک هر کاتیک دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان مندالکان لشیر ببرنوا او کاتو هیچ گناهیان لسرنیا لو بارهو. خو اگر ویستان داین با شیر پیدانی مندالکان تان بگرن اوش قیناکاتو هیچ گناه تان لسرنیا بمرجک مافو کریان بجوانیو شایستا پی بدن. لخدا ترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینایا بو کارو کردوانی که انجام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 والله بما تعملون خبير و يا تن كدمر نو هاو سران بجيده يالن بوسا او هاو سرانه تشوى مانغو دشو خوان بجر شو تشاوربكن شو نكنوى جاكاكايشنى كو تايمى ويعيدك يان او اثر هجو نهتان لسرنيا اي كسو كاريجن كاري ابدا او افرتانا بسنو دوخي جاران يان لوي كا شرع حلالي كردو بويان بياج ادى خذي پروردگارش غاريج زور اجاداره بو كارو كردواني أنجامي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 وعلم ان الله غفور حليم هيش گنہه چیشتن لسرنی لوی بنا راست خوخ واس بین جنانی مرد مردوبکن کهشتہ ما وی دیاریکرا وینتا و نو و دروسنی شوبکنوا یاخود دذلی خوتاندا بر یاری خوخ واس بینیتاندا بیت خدای گورہ براستی زانی ویتی ک ایول لمودوا ناویان دبنوباس یاندکن بلام نکن بنهانی بلین یان لیور بگرن مگر بشی وازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبت نكن برياري تواوي ما را برينيان بدن حتى ماوي ديادي كراو تواو نبتو تاشيش بزانن براستي خدا دزانت بوي كا لدلو درون تان دايا كواتا خوة تان بپارزن لقد غا خدا دل نيابنو تاك بزانن كخدا زور لخوش بو خورا گرو لسرخويا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 ياخذ ماريتان بودياري نكردبون بيوسله سرتان هندك سامان يان بدنه جاءوي دولمان دو زوري هيو اويكه هجارو كم دسته هركس بپيتواناي خو ام دياري ويارمتيانا بشو يك بيت كباو پسندي شرع بيت امش هر كه جي بيوسله سر چاكا كاران وان ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير خوږ چرشتان طلاق ده پښوی بسم الله یان له مان كاتجدا ماریتان بو دیاري کردبون او د بیت نیوی بدنه مگر خو یان نیان بیت او چاو پوشیلب کن او کسا چاو كات کما ربرین کی بدسته چاو پوشیلب ور دن تان لمافي خوتان له پارس کاری او نزیکترو چا کو پیاوته نیوان فراموج مکن براسي خدا بناه بو کارو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم بارز وند فرمان كان بو فإن خفت فرجالا أو ركبانا. فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ما لم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ انزاغرترسان شكتان وكوبي وذ انجامندن بهوي جنگ يا مترسيكوا دتوانن بدم روشنو يان بسواري انجامي بدن حرکتك امين بونه و هستان بهي منيكرت انزا يادي خدا بكنو نيوجكتانتان بدن بو شوي كفيري كردون پيشتر نتان دزاني والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله او پیوانتان که دمرنو هاو سران هاوسران لن دوید بفرمانی خدا وسید بكن بو هاو سرانیان که تا سالگ لمالی هاو سران دا ریزان لیب جیرتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان در چون هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کر او آفرتان بس نو دوخی جارانیان لویی که شرق حلالی کرد و بویان پیش ایده. دنياج بن دانايا مويو داناني سنور دا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وستا كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون اوشوی خدا فرمانکان ی خویتان بو روندکاته و دربارې مافی جنان بو اووی جیر بنو بیرو هوشتن بخنکار الم تر الا الذين خرجوا من دیارهم وهم اولوخ حذر الموت فقال لهم الله ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكبر الناس لا يشكرون آيان نت و نت رواني و تأواني لترسي مردن لما لو شوى نواريان درسون لكاتيك دا كهزارها كسيش بون ترسان لبرنگاربون وي دجمن خداش فرمو يبين بمرن دوائي اوي مردن پاشان زندوي کردنوا تابزانن را کرنوا خوشارنوا لجهادو برنگاربون وي دجمن ما نعي رزگاربون لمردن نيه براسلي خدا خاواني چاكو بخشو فصل زياره بسر خالد شيوه تصاووشي لكم ترخميان دكاتو مولاتي اندادات هرچند زرباي خالشي سپاسي خوانا كنو صبلن وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم خدا ده بجنگن تاغ بزانو دل نیا خدا بي سرو زانايا بهمو گفتو گو حول كو شو تا لاچي جهاد و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون چه او سقرز د داد بخدای خدای پروردگار به قرضې چاک بخښ را وکړه لمالې حلالو به ناز و نازدار بید خداش بو هو او و بو چن برامبر دکاتو پاداش تی به سنوري په د بخښید براستي خدای چې من هیا جگه سر سرنجا او شوا کهانی ایماندارانی پی دات بو بخشین به یک ترو بو بخشین بورزګاری ګروي ادمي زاد خدایش رزق او و, و دره ماده دکات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 والله عليم بالظالمين ئا نبی ونتراني ننتڕوانانی تا بەسرهای دەستێک لە گەورە پیاوانی نوەوەی اسرائیل لە دوای موسا لە کاتێکدا بە پێیغەمبەرەکەی خۆیانیان وت پاشایەك سەرکردەیەکمان بۆ دیاری بکە و بینێرە تا لە پێناوی خدادا بجنجین پێ غمبەرەکەوتی باشە ئەی ئەگەر جنگتان لەسەر بڕیار دررا و خەریک بوو ی ختم بگرێت و پەشیمان بوونەوە ب نە جنگان وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو تملكا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 والله يأتم الكه من يشاء والله واسع عليم. انجابي غنبرك يان بوانيكا آمادي جنبون وتي أوايدر خدا براسي بريار دا وطالوتي الروانك ردوا كبا شاو سركدت هان بيد كتيه هند يكان وتيان تون أو ببيته سركدة بسرمانوا إيه مش شايس ترين بسركد أيلو أو ما علو سامانة شيء جلک همیشه مالو سامان دکناب پاور لهموشت یک دار. به غم برکال ولامیان داوته. خدا تعلوتی هل بچارد وو کردو و با زانستو زانیاری زورو لاشی چی به هزو گورشید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 وبقيه مما ترك آل موسى وَآلُ هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين. <تصفيق> هر وها هن دیک پاشماوی بنرخو کله پوری تداه لویک ابن مالی موسی او ابن هارون بځیان هشتو لکات یکدا کفریشته لري د قرنودی هه هر لودا بلګو نشانی تووه هه اگر باوردار فلمما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 والله مع الصابرين ان جا لكاتك دا تا لو تسربازا نيجيا و قيوتن و اما داروين بغما خدا لريكو زرمن دا تاكيتن دا كاتا و بروبارك دواي مان جا ويلي بوخواتا و سربازي من نيو بغرته و وي نيتي جا دا هالويتك بدس يخو بوخواتا و و منو دا و داروين جالگل آورن کرد نویش دا زور بیان ل آیو ربار که اند خوارده و کمیت چن نبیت جاکاتگلی پرنوا پر خویو آوانی باوری اندیا بولگلیدا هندی چن وتیان امروز زحمت بامجمره کم و در قتی جالو تو سربازانی بین بلام آوانی دل بون با خدمتی پروتگاری اندگن وتیان مترسن چون که ازند هاد جارد دستی کم زالبون بصر دستی زرد با فرمانی خداو خوا یارو یاوری خوگرو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 خوگریو آرام گریمن پی ببخشم، دلود درونو پی کن من دامز راوبکو، سرمان بخو باسر قومو هاضی بیاب ورند. فهزموه با اذن الله وقتل قتل داوود جالود و الله الملك والحكمة و الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أو سائت رب خدا لشكره جعلو بزاندو أن بزندو داود كا يتشكبو لسر بزاني تالود جعلو تي كوش. لو دوا خداي قورة پاشايتی ودانای پیبشیو هر چی ویستیبو فیریکت. خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندگی تری لنا و نباد هر همو سرزوی پردوید لتاوان و خرابه. بلام خدا فضل و رزی زور بو همو گروی آدم زاد بشه ویچی گشتی تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق و انك لمن المرسلین آواني کباز کران آیاتو بلگو معجزه خدای گورن براستی و درستی بسر تو دا دیخوانی نوو براستی تو ای محمد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 او پیغمبرانی باسکران رزی هندی چانمان دا و بسر هندی هیانا خدا غفتگو یکسری لګلدا کردو وا موسیو پلوپای هندچانی برس کردو ته بسنده ها محمد صلی الله علیه و سلم چندها بلګرونو اشکرامن بخشوا با عیسای کریم مریم و زندو کرنوی مردو چا کرنوی نخوشه زگمګ هتا دوايي به خدا و پشجیریش مان کردو به فرشتي سروش ک جبرائیل خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باور دارده بون دویهاتنی پیغمبرکان یان زن جاندش بیگ نده پاش اوی چندها بلگه اشکراین لسر دستی پیغمبران بو حاتبو بلام دو برچی کوتن نیوان یانو هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چیشان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ نده کردو یک تر بلام خدا هرتيه شبيهت هرأوان جند ذات هرأوابي هجدهنن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا والكافرون هم الظالمون اي اواني باورتان هنا والو مالو سامان نداريو علم زانستتوانايي كافيمان بخشون. ببخشن بيش اويا روجك بيدكا كرينو فروشنو دوستات يوتكا حاريت او روجا بباوران هر خوين لريزي الله لا اله الا هو الحي القيوم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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم خدا الزاتكات جلوهيت خدايشي ترنيا كشاني پرستنبيته أو هميشة زندوه راقروسر پرشتیاري همو دروس كراوکانيتي نوانوز دي قريتون نخو تنکر راقروسر سر بونا وره هر چیل آس مانکان و هر چیل زویده ها هر او ذات خواهن یعنی. چه اوی دتوانه تکا بکاد للای او ببه مولاتی خوی در زانه چیل ازتا و داها تو رابردود دا روی دا و روده دا هیچ کام ندروس کروانی زانست و زانیاری توویان نیا در زانیاری و او مگر باوی که خوی بیاوید فیریان بکاد هم پیش گوتنو زانسته سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روايود صلاتو زانين يا وزاتا همو آسمان كانو زبيگرت و تو پارسگاريان بلايخ خدا و هيجگران ياو ما دوينا هر او خداي كي برزو بلندو جوريا. لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بِاللَّهِ فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوثقى فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ والله فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ به هدزور یک زور کردنیه لور گرتنی بیرو باوری اسلام دا دین داری بازور نبهد بکرتو دین بازور نادرد با دا چون که براسیر بازی چاکود رود رونو آشکابو جعبتو ولّا جم رایوس سرکشی جا اوی باوری بتعود نبهد کاب ریتیل لهموری بازو هزو برنامو لادانو بترکو باوری دامز راو بهند بخودا جابی جمانو کس دستی گرتو به هسترین ها کاری رزگاری و شوین دامز راو ترین بیرو که هیچ پسانو هلوشان نویچی بونیو همیشه پتو دامز روا خدای جورش بیسروزانه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون خدا پشتو پناو خاوني وكساني باوريان هنوا لتاريخ يكاني قمانوستم داريان دهنتو دان بعد برو نور ورناشي اوانشي كار ربازي كفريان گرتو يارمتي دركان داركانيان تنها تاغو تكانا لنور ورناشي داريان دهنو تاريخي يكان دان بن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 قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فاتي بها من المغرب فذهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ايات دبستو ونترو ان وثوك سيده مقالي ذكر لك ابراهيم دا لبري پروردگار يوال لبروي خدا پاشاتي بي لجياتي باورهنان و سپاسگزاري كتش دمدمي دكر لغال إبراهيم ده املود برزيشي كاتيك بو بحوا و فيزة و پرسيوية تي لإبراهيم كا پروردگاري تو چه يه اویش لولام داوتي پروردگاري منو ذاتي كا جيان دبخشيتو مردنيشي بدسته نمرود لولام داوتي جا مني جيان دبخشمو مردنيشم بدسته انجا فرماني ده هندگ لا نياراني بكجن گوايا او ديان مرينيت هنده چيش أوسى إبراهيم متي براسلي خدا خور لخور هلاتوا الدهينيت جاء أقر تودتوانيت لرجعوا وبهنا إن أو بباور الرنجي بريو الدم كتكرا ولامي نما بيقمان خدا هدايتي قومي ظالمو استمكار نادات أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وانظر الى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير يا خود وغاو كسايت خان وكاني بسر سقفة كاني دات لبر او که سه ازر پیغمبر به والسلامی خدای له سربے یک سر خدای گورا صد سال مراندیو پاشان زندوی کرده او پی فرمو چنده میتوا ازر وتی روز یک یا کمتر لر روزک ما متوا خدا فرموی نخیر او صد سال تپچوا جاتا ماشی خوارنو خوارنه وقت بکا لو ما و درجه تا نگورا و چگ نتوا تماشی جو درجه کشد بکا بو یا امان کرتا بم بسر هاته بتکینا معجزه بو خولچی زا سری اسککان یود راشکد بک تون برزیان دکینو به یکوادان بسینو پاشان بگوژ دایند پوشین کا تک بینی و بویدر کودوتی چاګ دزانمو د دنیا براسی خدا د صلاتي بسر داهه و ان قال ابراهيم رب ارني كيف تحي الموت قال اولم تؤمن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 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُ نَجْسًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بيات بهنا كاتق ابراهيموتي پروردگاران نشانم بدتسون خدا فرموي آ يا با وردنهناوا ابراهيموتي بلا يبا بلام حزدكم بچاوي خون بيبينم تا دلم آرام بگريد خدا فرموی جاكواتا چوار بالند بهنو جوان سرن جام بدو دوائي هر چواريان سر ببرو گوشتو پرو خينيان تي کلبكا او ساله سرلودكي هر شاخيك هندگلو تي کلا يدابنه پاشان بانجيام بكا بگرجيو بپلا همو يان و بولاتو تاك مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء نمونه‌ای اونای کمال و سامانی اند باخش نبینایی خدا دا و کت و جواه کا بر و لهر دا صداني تدابد خداش بو هر کس کا بيويد بجويري نيتي پاداش څنګه برام خدا فراوان جي روزانه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذان لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو دارا ياند بخشن لرغي خوادا بدوائي اوي بخشو يانا هيت زور منتغنانين و هيت زور آزار اغنان اوانتن ها پاداشت يان لاي پروردگار يانا هيت سترسو بيم يان لسرنية لا كمو كوريو پاداشتو تنغاني قيامت خمو پجارش رو يان قولا معروف ونغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم سوق فاري جوانو تشوبوشق لهلا تشاكتل بخشيني كازاري بدو دابيتو مند بكري خداش دولمان دوبين ياسل بخشيني بمنتو خورا غرو لا سر زوت ولنا سند لا سركش يا خيا كان يا ايها الذين امنوا لا تبطنون صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق كل الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أي اواني باورتان هنا و نكن خيرو باداش تيساكا كانتان بوز بكنوا بمنتنانو دل آزاردان هجاران وکو او ریا و کوک کسی و سامانی خویل برتری خالچی ببخشد بار یا کاری ایمانو باوری بخو و راج دوای نبهد جان منی اوجور کسانه وقت برده چی صاف وایه ک خال چی بسر و بید لوا دوباره چی لیس ما ببارد بسرید او هتی بسر و نهیال تو بر رقته چی بزی بهیال تو حقیقتی درب کر. انجا اوجور و به باورم نثن رانا هیچ جور بهره یک لوا بخشی نهان بِغُمانَ خُدایَ گُورا رَینْ موی قَومی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَضَاهِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير نمونه ای مالو معلوم سامان یاند بخښنه پیناوی و د سینانی رزامندی خدا او بودا مزرندن او راهنانی خو یان لسرت شاکه کاری وکوباخته غوايا لبرزایک دابیتو بارانی چی دلوب ګورا بیګریته وو په بيتهوی اویکا دوبران بر برهمي هبت خو اگر بارانی دلوب ګورش نه ګریته وا نم باران پارا و دکات خدای ګورش بینه ایا بو کارو کردوانی اي وعد احدكم ان تكون له جنه من نخيل وعنب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات الكبر وله ذريه ضعفاء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 آیا هیچ کس لایوا حز دکات باخی چی هبله دار خرمه و چندها زور رز ترپیک هاتبیتو چنجو گور باریک بشرد درخت کانیده برواتو همو زره برو چی تدا بیت بو خاو نکیو خو دوچار پیری بو بیت چن نو من دال چی لاوازی هبت کسی لنا کاو گرو گرمی چی بهاز تدا بیت هلکات سریو یکسر بسوتت اما زور جیدا خونی گرانیا چونکه نخو لبر پیری نمنداری لبر بهاز ناتوان باخک او آبوش و خدا آیت بالگونشان کند دخاتبر چاوتن با آويت ي فكر نو بير بكن و خوتن ماي پوتو رنج با خسار نكن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيم امام الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد اي اواني باورتان هنا ببخشن لباشترين بروبو بومو بر همه لو بروبو بوماني كلزويدا بومان در روان دو لا يمكن نيازي بخشيني شتينا بختو بيه کلق بكنو لو ببخشن لكاتيك دا خوتان او جوارا شتانا ور ناگرنو پير رازي نابن اگر بتان دريته مگر تاويل يبنو قينان بزانن كخدا دولمان دو بيه نيازو شايستي سپاسا پيروستي ببخشيني بيه نرخنيا الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. كاتئ <تصفيق> ولا مالو داريتن دبخشن شيطان باليني هجاري وندريتن بيدادات دتان ترسناد بهجاري فرمان تان بيدادات بجناهو تاوانو خرابو نبغشين. خداي قورش باليني لي خوش بنشي تابتي خويتان بيدادات لجالزوري رازيو بهري فراوanda. يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب وزاته بهر كسبيه بيتو شايثبات حكمته دانا يبي دبخشيتو هر كاس او بيكمان خير يا تشوري بيدراوا جا بيز قالا جيرو هوش ماندكان كسانترلو بهريت اناغنو پند ورناغرن وما ان فقتم من نفقه او نذرتم من وما للظالمين من انصار هرشتكتان بخشي يا یا هر نزرو برياركتان دابت اوه خدا پيد زانتو باستم کاران هجزور پشتوان یقنیه که بیان پارزه لطوله خدا ان تبدو الصدقات فلعماهی و ان تخفوها وتؤتوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و یکفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر خیرو چاکا و بخشی نکان تان به آشکرا انزام بدن اوشتیه چی خو اگر بیشار نوو بهجاران به هجاران بنهینی او چاک تره ذاب وبخشينا خدا هندگ لا گناه کان تند سرت و خدا اگايا بوكار و كردوانيك انجام لذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أي پیغمبر هداية رين مسلمان كردنية وخلقاء لسرتونية سنك توتنها قياندني بأمكاد لسرة بلام خدا هداية رين موئي هرکس يجيب بمرجك او کساش رو یضرب کات ایمان هر خیر چیش انجام بدن او قازان زخی بو خوتانه او ای بر وداران هیچ شته غنا مگر بو رضامندی خدا نبتو هر خیر او تاکه چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکويته او سا ای به هیچ شوی اکستم تان لنکرت للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضبا في الارض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 او زور بخشینانه پیشکش بکند، آوهجارانه لپی نوی خدا دار لبرانو ناتوان بگرن بازیده و بازرگانیو کاسبیب کن، به هوی خارق بُنیان بگندنی پیامی خدا، اوینه ناسید وادزانه دولا مندن، چونکه آوهجارانه اون دکسایتی خویان غادگرنو نفس برزن، تو ای پی ای ایماندار، برانگور خسارو سیماهند ده ناسید، دواناکن لخل چی بزرش تیلی بسنو روجیریم هر خير انجام بدن او من خدا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانما دبخشن بشوب روش بنهين وباشكرا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 اواني سو دخون حلسو كود ناكنو رازنابنو لگورده مگر وك او کسي شیطان دستي لوشاند بيد هر لدنیا دا سروشتينين لقیامتش دا وك شهد دبن چون كا اوانا دلند کرينو فروشتن وك سو وايا لحالك دا خدا کرینو فروشنی حلال کردو و سو حرام کردو جا اوه اموشگاری پروردگاری په گیشتو واضحه نا اوه دستي كوتوا بوخوی کاری لپرسینوشی دا كويتل اي خدا بلان اوائي دزبكات و بسو خوري اوانا دینشنين او اغري دوزخنو جاني هميشي تدا دبنا ينحق الله الربا و يرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم خدا سو تفروتنا دكاتو بركتي لحل دقيت بلان پاداشتي خير و سامان بخشين برو پيداداتو بركتي تدا خات بگمان خدا هیچ کفری چی توان بری خوش نوید این الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاتَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ براستیوانی که باوریان هنا و کردو چاکان یان انجام دا و نیجا کان یان چی بچ هنا و زکات تنها پاداشان لای پروردگار او سان ترسو بیمیان لسرا نخمو دیان گری تو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اي اواني باورتان هناوا فارس كارو خواناز بنوواز لپاشما وي سوب هنن اگر اماندار تا ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو اگر وانه کن، او جنگ لگل و پیغمبر کیدار رابگین کسرن جام کی خو اگر تو ببکنو لسو خوری واز بهنن، او تنها سر ماکان تان بوهیا وری بگرنوا. نستم دکن لقرزار نستم تان دیا ذکریت. و این کاند و عسرتی فنظرت وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ خو اگر قرزاركن داربو او مولاتي بدرتا دريتا دريليا دكريتا او ديبت خير كردنتان بقرزارك او ازات كردني وبخشيني چاكتر بوتن اگر ايو بزانن چنده پاداشتي خدائي بيس نور واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 لسه تولي روجه بطرسن كتيدا بولا خدا دقرنوا لو دعا همو كس فاداشي كارو کردو خوة وردقيتو ستميا لنا کرت يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تبتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتبون ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي اواني باورتان هناوى اگر قرزکتان کرد لیکتر تا ماویه چی دیاری کرو، و بینوسنو با نوسرک داد پرور بید براستی و درستی لنوانتان دا بینوسید. با هیج نوسرک سرپیچی نکاد لنوسین، هر وقتون خدا فیاری کردوا با بنوسید. خو اگر کسای خویندوار نەبێت اوهی که حقکی بسر ویو قرزکی لایا، با بدمی خوی اندازه قرزکی بکات بکا بلید و لخدای پروردگار بترسید و تاو پوشی لا هیچی ن خو اگر آوی قرزكي کی لسره هلا شبو یا من دال یا بصالاتو بو یا نیدتوانی دان با حق کدای بنت کرو لال بو با بخو کر یا سرپرستیار کی داد گرنا حقیقت و راستی قرضه کی بلاتو با دوبیا ول خوتن شایدی لسر قرضو ماملا بگرم اگر دوبیا و دزنکاوتن با شایدی با پیاوکو دو افراد شایدی کبدن لو کسانی کر رازین با نوكو دانن نو کو یچگل افرت کان بیری با اوي تريان بيري بهنتو و شاعتكان نابيد كاكاتيك داواكران خوو ويال بکنو آماده نبن بزار مبن لوي كا قرز بنو سن كم بيت يازورو تاماوي دياري كراوي بروني بايا داش بكرت انجامداني مسلاي قرزتان بوشيويا داد پرورانيو پسنتر عللاي خدا لننو سين اوسا تشاكتر دتوانن شاعتی راگرنو نزيكترن لوي گمانو دودلي بيكتر نبن ما في كس تيانا مگر بازرگانیک بیاد لبردستان داو لانو خوادند بی جرنوکرینو فروشتن انجام بدند، آوا گناهتان نگاد کنای نیستن، چونکا آسانی و ممالد وادا خاد هت آبودند کرد. شاید ت کرینو فروشتن تان انجام داو نبود نسر و شاید بدرينو گزار بکنن. خو اگر شتی واب کن آوا براسی منای وای اول تندها فرمان بردارید درتون. جال خدا بترسنو، خو پارسبنو، خوافیاری آوشت هنات انداکت که خیری تدايا با دنیا و پاداشی قیامتی لذای او خدا به هموشته زنای. و این قلتم علی سفری و نمتجد کاتبان فرها نم قبوضا فا امل بعضک بعض فلیؤدی من امالته و الیتقل الله ربّه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم خو أقر لسفر دابونو نو سألقتان دازنكوت أو بارمتكان ورد جيرين لباتي قبال أو سندكا خو أقر ليكتري دلنيابون با أويبا أمينو داسباك دادن ريد أمانتكا قر زكاة بداتوا بع لخداي بروارد قار بترسيد نك الشاةي بشارنوا أو الشاةي بشارتوه أو براسي ضلي جن جاوي نا بخت جنه باره خداش بهمو أو كردواني كذي كان زنايا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هرچي لاسمانا كانو هرچي لزويدا هر خدا خاونيانو اگر اويل درودرون تاندا جيير خنيا خدا دربار ايتاندا او سال له هر کس بیاید خوشه دوی تو، سزايد داد تو، خداش بسر هموشک داد صلاتی های، اویچ سرپید رونیاد دیتو درواتو واتو دیا جرنا بید لیپرسنی اوی لسرنیا. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پيغمبر و إيمان داران باوريانه باويللان پروردگاريان وحاتو تخواروا هموين باوريانه بخداو فرشتكاني وكتبكاني و پيغمبركاني دلن هیچ جورا جاوازیک نکن لانوآن هیچ پیغمبری لپیغمبرکانی خدا دا لبای ورد. الوهایوتیان جورایی لو ملکتشین با بدیه نرمان خوشبونی تو مانده به تو سرندزم هربولای توی گرانوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كتسبت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 وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خداي قورا ارقنا خاطر هيتش کسيگ مگر بقدر توانا يخوين بيت هر کاري چي صاق انجام بدات قازان جي تنها بو خويتيو هر خرابي چي کرد بيت تنها يخي خويتا گرتو لسر خويتي هر بوية ايمان داران دلين پروردگارا لمان مگرگر فراموشی من بسارده هات یا گناه هو حله یکمان قومه قوما پروردگارا آرچی سختو کاری گران مدا بسرمان دا وکو اوی داو تبسر آوانی ای پیش امدا پروردگارا آرچی یک مدا بسرمان دا لتوانا مان دا, دا نبهد تو شی بلاونا خوش یکمان مکا تواناو هزو هناآو مان لی ببرید گناه من بسرو و تاو پوشیب کله حلو تاو منو دای پوشا. داوه کارین بزایید بیتو پیمان دا رحم من پیبکا هر تو پشتو پناو یارید دا داری ایمید جا بویا داوا دا سر من بخید بسر قومی کافر و خوان ناسان دا ابو شوه پروردگاری مزن فیرین زای ریک و پیکمان دا کاد امیده کلیش